ده واستف لحد كده ان شاء الله نهايه المسيره عايزين نراجع بطريقه اكثر جيده طبعا بنصح دايما في المراجعات حتى اللي ما فهمش المره دي بعد المراجعات تيجي تكون عارف انا رد فالمتباري الاستفاده هتبقى اوضح ان شاء الله بقى نشوف مثلا اول جدول عندنا الجدول ده اللي بعنوان مستفيد بوكس ده, على اسم على ده طبعا علشان نشيل من السفير خط الاسم الجينس عم كده بيبدا يقول لك ايه ان الجينس بتضم سنورص بيشتر يعني النوع ده ده دي 16 حلو اكيد في صفات بتجمعها طالما في 30 سبيسيز بتجمعوا فينا صفه يبقى في صفات عامه بتجمع بين النوع السؤال المنطقي ايه هي الجينرال فيتشرز او الجينرال كاركتيرستكس بتاعت السفير يوم الواحد لما انا هكذا بقول المنفضش لازم يتبعهم منهم يكونوا جرام بوستر و كار يكونوا أرانج إدين كراستر لما يحسوا الشقة صحيح الصفة بالكيميكة المهمة جدا لأنهم يكونوا كجاريس بوستر الصفة التالية ولي هتنائزهم على العائلات أخرى على الفيش الأخرى يأتهموا لشينا في الصفة الصفة تبت أنهم يقوموا ويأتهم بيقوموا لكل إزباعاتهم يتطعوا بيه بيجي ان هو بيبرودوس انتوبيت واللي فيكم تابع معانا في مشاكش العمل عايزين نشوفلنا المستات طبعا على الميتر تاضار احمد سلمى ماشكت معانا ده صح كان لونها جولد نيرو لانها بتطلع جولد نيرو فاكرين انت عامل قلنا جولد نيرو ايه اندو بيجمنت يبقى هم بيطلعوا اندو بيجمنت ده بقى الكل اوبيك متلون صح الله شكرًا عايز شيء او اي بشره سريع علشان اسلك صوتي اوكي يا سيونا انا فاكر ان انت عايزه تتكلم مش طازه قوي قوي عايشه اوكي شكرًا طب بص مش دي بدايه الحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى اسمه تعال خد سؤال الميسيو قول ده قول ايه ا ا ووندر ديبوينج ارت فيتشرز اوف ذا جي بي اوتكس زينا استدير جي بي اوت اكسيبت شوف هالعب على ايه بقى هالعب عليك انك عارف الجنرال فيتشرز كلهم ولا في حاجه مثل هقولك يعني جرام بس في الكار نعم ولا لا؟ نعم طيب اريج مين اللي جابها السنه نعم طيب الكاتاليزر جديد بس الكاتاليزر بص صح صح خلاص هي ده جوه يبقى كاتاليزر بص ولا غيره او انا احط لها اي صفه من الصفات دي او احط لها صفه غريبه عن اللي قلناها يبقى الامتحان الجاي ام سي يبقى وانا بذاكر احفظ الفيتشرز بقول ممكن يسالني فيها ايه ممكن يقول لي النيومورف بتاع اخر السنه نقط وممكن نعتبرها حاجه بسيطه قوي ان امثالب نص درجه ويبقى لي شويه من ال سي تو خلاص نقسمها بتاعنا اخر سالب اوم واضحه طب بصوا الدرجه اللي جايه يعني عادي دايما نقطه السالب تتسكر كده خلاص المهم 30 مش هيتقسموا ندخل هنا كل زي ما انا يا جماعه بندور على حاجه داخليه نقسم بيها الى جروبس زي مثلا في حته كتير ما بنقريش بتاعنا معانا اليومين دول بنختار سوخته من الجروبس اللي نقسمه في الاسستمنت انترنمنت طيب هو الإسلام أحضار ماذا؟ أحضار عامل أحضار أجليز أحسن هم لك هو أجليز بوستيب وك هو أجليز نيجيب سيديو مقادر وكذب أشهد أو كده شكرا الحمد سيد سيد اللي هو مقتل المقتل تجيب أحضر وخلي المرة أحضر وما يقوي أحضر عاش روحني كده شكرا الحمد شكرا الكوادريه دي السالب يتوادلس موجب تربيعني في الصفحه دي السالب كل واحده الكوادريه موجب السالب موجب وباقي السالب اللي بيرميس والجول ساوث ديفنس كوادريه نيجاتيف سالب وقال لي يا عم دي جمله بسيطه مش ممكن يبقى سؤال ايه طب قول السؤال الصعب انت استهلاك قوه استير لي ديسكرمنييت كرومس اي بيديرمي ديس باي 1 و0 يعني والله ما عندنا يا كبت منهج ما اعرفش اقول ايه السؤال دي بس هو انا اقول الجمله دي طالب نوع من السؤال طب كويس كان بيسمي ديسكريمنيتور كان بي ديتيرمينس باي ده باي واحد بس انهم بالكلام السريع مش هقول لك الكلام بص الكلام لا لا لا لا يمكن تمييز لذلك واقف ركزوا يا ركز يا جاني اقول لك قيمه البنات كده في نص الاستاف بيقول لك ان الاستاف بتوجد نس بص للسابوريك والبريديكت دي زي الاستاف بالرميل عايز اعمل سؤال واجيب في كلام الجينرال اقول لك ان الاستاف هو ال ال ديفرنشيت او ديسكريمنيت يعني ممكن تميز عن الاستاف اللي هي السباي ها خد بقى بالجرامس دي لا يا جماعه من 2 جرام بس بالاليش لا لو من 2 جرام بس بالكتالستيك لا لما من الاثنين كده رسوس بالفكرة التقلقشن لا لما من الاثنين بالفكرة التقلقشن بالفكرة التقلقشن نحن مجرد معهم هذا لا تقتلق فرسول بايس طيب انت بأخطر وانت بأهم إذا تبدأ الوليس إذا مستمبورد سأقول إذا مستمبورد أنت فيه وقت سويت فيه وقت يمسي قوصا كده ليه بوست؟ فاضل ليه؟ ولا ليه استلمنت ماماك؟ اللي هنا قدام شائنه استلمنت ماماك؟ ولا عشان كان برقم انه يقول صوت الاذان؟ ولا عشان بتعمل ميتير مورس على البطاقه ده؟ انا كده ضغط ايه اصور الجمله اللي هنا دي وحاجه ندرسها هو البوست امبورتنت ان دراسه كده في الدرس في البوست ولذلك رساله اوريس فاذا نص مينيرال كومبونتنت سبيشيز عشان يبقى ادريس بوسيت وبالتالي هيبقى النص طشريكمال ديزيز اللي هاتي اسمه شفتها وراجعوا منى خد اسئله لو كل ما تقرا الجمله اعمل عليها شويه تلاقي جمله في ال 70 خلاص هو بيتكلم مينيرال هنا نص الافريكا الجليس لا صح نعم وطبعا حتى الباغلو كأجليز ما بقاش اسمه كأجليز لكن هو ايضا لفيرلس وحتى لو قصد نوعه لا ممكن نفرق بينه بيداميتس ولا بيداميتس برضو بتطلع الباغل بيداميتس مع الهجل ده ولا ده بيداميتس بارك لسعيد تضعيه قبيل ده للأشعر وميدلايكو كيليز مع دوجوش كأجليز وميدلايكو كيليز طيب الهاج الثالث اه اتنا ممكن الهجل السؤال على الهاج الثالث لساس دي بيداميتس بعيشها هنجد واربعين الضمان يردون الناس عندهم ستاب فوريس على طرد البيوت بس من برين وكيد وقصد في النظر وشكرا يقول الإسرائيل فائد يعني ستاب فوريس هو المنشفتيني فرانشيات بيه بالجرام ستين لا بالكاتاليستيس لا بالهاتفات لا ما أمكر رأيه في نفس المكان شفت يعني خدمة لو أنت بذكرتهم لا أستوى عائلة يبدو المعشرة العالم ممكن يمتعين فيها سيئة طيب اللي اساس او الاورجانيزم اللي عندي عليه عنده كارز طبعا ناقصه الورود اللي بنتكلم عنها مين تاني هيجي لنا عنده كارز سريع لما يجي لنا سؤال نجمع كده ها هيجي لنا الليزيت اجلاكش هيجي لنا الليكات في كارز هيجي لنا الليو بوكس في كارز هيجي لنا الليستيريا ميريج في كارز هيجي لنا الليستيريا ممكن 10 م اوكي لكنه كتير على كده صوتنا ده صوت الشخير تماما جاي العفو ان انا قاعد واقف في الماتش او بالسات اولهم ماشي ده طريقه الكلام التوصيل فالمفروض شو عايز تاخذ مللي سنتيج جرام الوسطي توتال ادينش تي دي باي طب انت شو رايك فكرت يبقى ان هو لازم مع ان كل سنه انا الوتي مش هيحصل اللي على الصوت في الانا مخص واعمل له حتى ادوات تخص في النهايه بقى عن الاكسشنز وما عدا الاكسشنز بقدر ان هو خلص ايدام فقدر ان هو يس اتجاهه يقدر ان هو مش هلاقي حاجه مش متضمنه دول يعني اول حاجه حذريني اللي شغال ده الانا المخصيه هي ال سي بيرو لا لا هوجز ده هوجز ده ده ايوه ماشي هتروع على سلم الميديا يا شباب؟ نعم لدينا مجددا أن أضاري عليك هتروع على سلم الميديا يا شباب؟ نعم طب إذا تروع على سلم الميديا ممكن يروع على لين ريتش البيديا؟ أيوه تظهر في البعض والطاقة طبع يوميسي أيوه طبع يوميسي يعني بتاعمل سلميديا يوميسي زبعه <تصفيق> والقول حتى يوميسي نعم مشهدوه ببارك تشاهدوها على المدران تقدر بولدن هيلو صحيح المدارك على البلاد الضغط تبقى اوضش ليه؟ عشان بطي خفية يعني تلما تزرع حتى اورجانيزم على ميديا رول هيلو هيلو شفية الكلتراس في بصعف لكن مدارك تتزرع على خفية او بيت ولاد هيلو و... و... فيه ثلاثة جوني عشان تلح حتى تتاج بولدن هيلو زي على البلاد الضغط تدي بولدن هيلو الاموليديك او بيتا والاموليديك كولونيا طرحت في البجنة فبتخليها جولدن ايز والامراسل بيخلي الكولوني سراوند بالكومبليت مورس او بيتا لكن السكتي بتعمل مشاكل في سرعه الهليل لان ممكن ابطار ازرعها في جتنيل السلف اشهر مثال استعمر القرص زي ما هنشوف بقى واحد عنده دومه بس اللي عنده داييرات او رجعه الفود امس او عنده ابسس وممكن يقول في فلورا موجوده مع أورجانيس المسابق للحال إذا لم يتجع من سيلكشن لذلك كانت ميديا تبقى سيلكتب للسيكتب لا ده فولوينك ميديا بس أكتب دي بسيكتب عطول كعلى وقت قريب نظر لك طول ما لم يشلقي برد لك أعمل لك عليه سؤالي ده فولوينك ميديا إذ سيلكتب فوريس ده فوريس هكذا متر انتقر هيا رأيه لا تقر سيلكت فيه متر انتقر تسمي الميديا عليها <تصفيق> ده بلد ده كده الجدول ده بدل ما يخلي كل البيانات دي بتروح صفحه ها ماني طول صفحه ده تحت طب اديك مثلا يجي او شركتك بس مش ليها استايل بتروح نشاط جزئي مش دي ده جريك مثلا جي بي يعني مش معنى ان هو سلكتيف من الاستاد ان انا هجيب لك كل الفيديو بتاعه سلكت بس هيك حاجه روح انه في نشاط جزئي اا ودي بتاع الماركت واجدار ماركت ربط هو ربط جديدك أساسا لك بس في القصر بقى إذا ان انا بقى المغادرة معروفة ساكدة أولا ان أو اه قالين عليك لا بس احن حسن عليها ايه أولا سؤالة مين بجمية الان دي أسماءه سيليكتر للإستقاف يقولنا داردار لا داردار لا هو قارس لا يجب عليهم بس دي سيليكتر ويهن ريش سيليكتر بجمية الإستقاف يمين في الماني تور سور أغام هل شوفكوا جائسوا، من كل صدر داخل شكله ريك و المفاكرة شكله منادي حسنا جاءت عملية حوالتك و باور كون عليك بسرابة بجاء هل انت عندك العمل من تسيجي بتاعك باور كون مين تتنمي تقول صدر بقر وهو الاستاذ طالع عليك عليك عملك هتشوف كمعرفة هتشوف بيديا هقولك من كل صدر بقر و الاستاذ طالع عامل يليو كونسا هتشوف دوقتي شكل كوني हेलो مقدمه عاوزين احكي لكم ايه التلخصت الصوت سكويرس ودي عشان تحدد النظريه القدره اذا كده نظريه التخص او سكويرس اكس ده بينت دي عايز اقول لكم بس سريع دي في دايما عندك دايما الفائده ليها انك هتغطى هنا عندك كاتب سيك ما عندكش مشكله صح بين ايه يعتبر تغير في نقول تغير اول التغيرات في المنايونتي والاكسيسه ما هي اتجرع ال ان اكس يبقى ما بقاش انت يعني بقى في بروتين جديد يعني بقى في مدخل للسالك ادي واحد زي بيه بيه. لما ال تي اي دي تستقبل حاجه ليها منفعه لما التفاعل حصل جديد وحصل بروتين بلاس بروتين لما يبقى خلاص البروتين يعني فايروجنت يتحول لفاير صح الاستاذ بتمتلك السؤال ده محمود من شهر بتمتلك ماده اسمها باوندكو انجليزي في الحقيقه هي حاجه اسمها فايبرينوجين باينج بروتين يعني بروتين موجود على مصادر الاسنان مكنه انها بايند اوسو مع نفسه ايه الكتابه سلطه عليه بروتين اسمه فايبرين باينج بروتين يعني ايه يعني بروتين اللي داخل الاسنان باينج للفايبرينوجين لما الاسنان تلاقي البكتيريا هتروح ماسك فيها هي طبعا في الشكل طيب رينج فايندينج طب انا هستخدم الجامد كم ضلع يعني اذا هذا الدولسي يبقى سي في الفايندينج خلل الثابت صندوق كمبيو فاقدر اكمل نفس الفاكتور رينج ثابت طيب وخلل الحساب في نفس الوقت تغيير للرص الثابت يعني اقدر اشايل نفس الفاكتور التغيير تخيل فاكتو واحنا اربع اسامي اسم بلومبنج كولاجين يعني الجزء اللي بيبقى بزنس وايد اللي بتبقى ماسكه السطح بتاع الجلد اسمه فاجينروجين فايندينج بروتين لانه بيركب الاستاد انما ديسك الاستاد اسمه بلومبنج فاكتور لانه بيقرب الاستاد من بعضه خليه عميق اسمه هذا الاستاد اكس بي للقص سميه اي اسم عايزه بلومبنج بروتين بس انا اخترت الاول لانه هو ده ذات القصه هذا بلومبنج فاكتور أو أطررهم جنبين من الموتين جعلهم مستاذ في أجراء تأدير أو تنفسك ها الفيضي رمشي هادي واحد طيب الاثناز لايك قداما ايه دينة لايك قداما non-entered skin broken skin مكينها منها فيه صبتين ها. صبتين أو إذا كان يديه يخوزة فالصبت يخوزة هنا صبتين اسم أو صبت يخوزة ده يعني ان انا خلاص الجسم استشعر ونهر فوري الورجانسي الجسم هينجي انكلماتيه لأكشن هلوضع تعرف ايه ماضي ونهر فيه مالسل ايه ايه مالسل ايه ريشن ايه وهنفل ترلوشن ما هو هدف الغوز هنو كان يعمل قفائد ومهنول عشان يمنع بسبريدو الزوجان يعني لو قفائزيش القضي ده مجبشن صح وانبسولش يقلوكو حاجة كبان انو كان يعمل فائد من نتور عشان الفاكوسيتيك سيرزي يقدر واحدة صلبه ويوصل له جاس ده كان حدث نغص صحي قوم نستاذ بحيك تطلعها أقوى جربة استخدرنا سفاكتو عندها لو ما شو ما عندنا باني براح مدسل وما مكتوب نباح لعنه فالنستاذ هنتاجك الاستخدرون قوة جنيز ليه؟ عشان ترصد مور فايفرين بس اوه إذا كان الهوص معاك ترصد فايفرين نستاذه فعاوانة معاك إنها تخالي فايفرين هتمرك مور ف إذا كان الهوث كان هدفه من على الستفرات حد ساعات ممكن ريكي ايه دستونجا نعم إذا كان الهوث كان هدفه فالستاف أصبح هدفة لنا نقام مع الهوث كابتولوس من الوصول اللي إيه راحتنا عمنا بورد فيبرين ديبوشيشن بيتمحميل أفساد من الهوث فينست ميكانيس وهي كده ديبتراسل كمان في حوالين كل استاف على هدف عشان حتى لو كان في فاكوليست يكسر النجاح في الدخول في المقطقة دي ثم ما تقدر شيء تنظر بس داست يبقى الكوة البيلس هنا بيعمل حقين تطيع ي... في المنظرين بيعمل البيبوزيشن لتيك فايفر مول يمنع الوصف لفاكوليست وتطبيقنا لسعب فايفر موليست يشتغل كأنه كبسور ويمنع الفاكوليست ولذلك يبقى الخبر الكوة البيلس لذلك يبقى الكوة البيبوزيشن وأي سؤال بس شفت درسك في الفصل ده شيء وكان واحده تعشيتها كده وفيها تفاصيل كتير ممكن اجيب لك فيه سؤال ام 62 ده موس انبورنت فيرال فاكتور اللي استا او هيس از كاد مينس والبرامنج فاكتور ولا الانفيجن ولا المنايز مثلا واحد من الجسم ده السؤال اللي مناسب له اللي هو الستوسن كاتل ال 12 ليه ده موس انبورنت فيرال فاكتور تحديد الترتيب العدس في اخر السنه السؤال جه فيجيشن على الماشين فيجيشن ده السبيل هو كليجنز ار لوكاليز كل ده البروديسير كواليتي البروديسير هو 9 200 1 3 دي عاوز تعرف ما عملت الروس كان ده معقول اقول لكم دي الساده الكلمه الوحيده اللي هي دلوقتي عايز انتظر لكي الداعي الناخب يعمل رساله اكتر كامله لكن بص كده وقت نزول واحد اف ال باور هتبتعمل ايه ترتيب الاحداث طب عندنا خطوه ثلاثه اللي هو ابن سليمان بيه ما هوش اللي بيجي قدامهم مين احنا لو حبينا ننجز دلوقتي ايه العقبه دي الكؤم اللي قدام مش عايزين نطلع عايزين فايل نور عايش على بعضه تقول تطلع فايل برينور على السيسكو تقول فايل مز زي ده التامثيلي وقال طلع وقت حاجه وقت ما هي في السير كده يبقى انا عندي سيرين وكاينيز اللي هو التاجر الرئيسي دي ده اللي بيعمل ده انيوهس طبعا لما تيجي تعمل ده هتستخدم حتى الانزيمات اللي بتساعد في بتاع رش عليها ليكوسايد مش كده طب انا هحتاج هيدرونيك اسيد يا عم السيليست يا استاذ هيمنع تقدمها طب محل ليها الهيدرونايز يبقى هذه مجموعه من الانزيمز والتوبسينز حاجه ليها البيزنس يعني فاكتورز تساعد في التثبيت علينا ولا على ان ان جي واللي هي على ان الكلام اللي رودا سابق هو اخر درجه لا في الصح ديسيز دي ستاف عندها انفيزبل ديسيز تقدر تصل للبادي 3 وتعمل بكتيريا وستيسيا والادوكادراس ومنتجات سوائل اذا مش بس ان المستشفى اشتغل على الارز بس السيل تقدر تغير وضع مكافحه صح طب وايه ال دي هتقابل ار بي سيز زي كده الار بي سيز لما بتيجي في المنايم سيستم بتغير هدفك دي لو عايز هتقبل على والجليزم او والجليزم كومبلمنت وتبعته على مين ولا الليفر عشان يحصل له انخرم مش كده وقلنا ده صدر ايه؟ ايه مورايس دي بقى يستقبل طلع مورايس وده سبب مجاني الكومبلمنت بروس حد ده ده مثلا دلوقتي معاك انا ماشي ده دي حاجه بسيطه ده قصه متكامله مش تقدر تفكته ان المرجتين عندك اللي هو بلومبنج فك حاولت انا السنه الفايتر نقول بالفاكتور نمره 1 عندك اللي هو الابدليسي اعتبرناه نص انبورنت فيرنس فاكتور لما حطينا نطور وجونا طورنا الانجريشن لما لقينا الار بي سي جايه تبد تشترك ولا تعمل فيرنس رشينا عليها النموذج صح البوص قالك لا ده الاستاد دي ما ينفعش النيت ميوز عليكوا على ايه بقى عليكوا على الانجريشن لما الدروس تكون الجمهور طول الجمهور يجي يستفاد كده كان الاستودي ينص يستفاد عشان يعملها اوثورايزيشن صح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 من عند بروتين الرص في انتي بود بي بروتين على سطح الاستاد اسم بروتين اي يبقى ده بيمنع تجبس الاس او البوكسين بس ده هو الاغلب ممكن كمان تحتفي الالتصاق في حساس الاكسورسز اللي تحتل بقى يصح الالتصاق تطلع الاكسورسز بقى تحتل في المكان اللي وصلت فيه تطلع الانتيرو توكسنز تعمل فلوض بوزن تطلع توكسل شوكسن درون توكسن تعمل توكسل شوكسن درون تطلع ايه بالدينوموليتك او ما يعرف بالكس فليا كين توكسن تعمل بي سكرايدل سكين سين دين فيرنس فاكتورز المبتحن في اخر الثلاث يجبلك عليها سؤال تتكون اين و ايه؟ او يبدأ تكون يجبلك عليها سؤال زي من التفاعل في المتحان البداي تمسيكو ايه المسؤول البرنس فاكتور المسؤول عن كاسا هو مين. يعني جلر ريسبتور اللي ممكن يمنع الأبسوميليسيشن بانه بيمسك البروتين كورشه بـ 12 هو الكوليج ولا الكانين ولا الوتر هو البروتين ايه صح ده يبقى الكانين كل جلر ريسبتور بيؤدي ايه انه محطد ضد تأثير الدمس عمر يا دكتور هو البروتين ايه بيمسك في الـ FC بتاعه الـ IgG بس ولا نعم تمام طب أعكده لو مثلا إذا IGM ممت بسي بقى أقول لك أنا أقول لك قلت لك يا سبس بس أخبر حسنا لك هون IGM ليه ما مش حالة تنسك في FSI بتاعه آم هم عن دوك قلنا بسكين في بعض IGM الموارة 5 بسكين في بعض مع طلين الFSI اشتغل The Secreture IGM مومتين بسكين في بعض ده بسبب اللي يخال ال IGM وال IGM ما بيشتغلوا في ال FSI واشه بتاعت فالآيش دي ده مفيش حاجة دي أول حبل المصر سيرو الميزم اللي هو بترعبه أحيانه ما فيش حاجة تتحقق أم المائكة أحيانه بصد الآيش دي حبل قوي الماتيور بينا بشهر عشان اشتغل سيرو فبقى ما فيش حاجة يتسيين فاضيه تقدر الروتين ايه بتاع تستاذ تمسك فيها غير يميوني بروق من جيب فالكصة مفهومة لها سبب فوصلنا للبيزيز سكوز بايستر نعم يا سبب نعم يا سبب لكن ده يهنش مكتبه مع بيرن سارت انا انا بيني وبك والله العظيم في اول طبعتين للكتاب 4204 كيلو 5 كانت مكتوب وبعدين ما كانش مكتوب خالص يعني وبعدين دول ناس اللي جالده في قلب من الزملاء اول خد في المنهج شويه مش طلب حاجه ان شاء الله هو منه بالكتير يمكن شادي بيفكرني بحاجه في صاله كنت بقولها الاستاذ جه بتضارب انت اسئله كلمه انسايد وبعد كده نقول بشيله وساحه صحه ومش مركزين ليلة دات لو تبلعك جوة فاكوسيكسير سيدي بتقدر تطاول انت بسبب كمه عشان كتنز بصد بيسا فانا فا اول الموضوع لك انها فاطرة درينة سا لا اشعر بيسا لا عشان عندها كتنز الريك داول ايش تو او تو حان كنت شرطت وسانا بصد كمه لو دي فاكوسيكسير سيدي. وبلعك بستنز بستنز ثم تعالفها عم كتنز بيسا ثم تصوم على ريس او وترش ايش تو او تو عالورجانيزم المجازم اللي عنده كالكاليس يقصر بيشتر وهو يوميرد المقاوم كالكاليس ويعيش فضل أطول دول كالكاليس يقصر يكيب هاليزيزيس كوز سريعا بشر معا أنا بحاجة برضو نجاكي إموان المطول الكبل قتلي من دواحد قتلي كبل في قضايا زيديش ومعنى قتلي بأسر بيوان عدد فضل هو الإيمان الظهول بس عاكين ممتلك إيه يبقى كده حضرتك بيقول لك للساكنشنز ار كاركترايز باي دي فركوينس وي سب يوريتيك يعني فيها مصدر مش بيقولك قضايه وعارف السبب انها قضايه ليه صح بيقول لك ان ده في نقطه التيس الثلاث انواع اللي قدمته الصفحه دي نمره 1 و2 و3 اللي هم الدي سي الثلاثه دول اسمهم باي جي اسم ال... ال... ال... دي دي سي دقيق للبرنامج نفسه عشان لما يظهر على الحاجه الثانيه اللي هي في الصفحه اللي قصاد على اليمين اوكسيدي دي, دي وبالتالي السؤال اللي انا حاطه للنفس ده شبه بقى الكتيبات دي انا بقولها منشن دي جي اس كورس بواسطه انا قصدي السؤال ده االم شغال دي سي ستايل هي غلطه دماغه الطرق لديزيز على الكبش ماده بس والكبش في التشييج ديزيز والفحص ده بطروح التشييج ديزيز وده كشفه مساكن تتعدي مجموعتين من ديزيز مجموعه على ايديه الانفكشن تستخدموا ديزيز او باجير الانفكشن ومجموعه على ايديه التوكسين وده التوكسين ديزيز ها على ايديه الشباته المجموعه على ايديه الباجريال كشفه فتقولوا ديزيز أو Superficial Infection زي مين؟ Abcessed, Humbley, Antilocarpine ماشي جرح او زي في الاختاصة اللي عملنا جرح الجرح ده بيقوله ايه؟ جاي نتيجة Infect Trauma إبقى Bust Traumatic Infection جاي نتيجة بسارشي Bust Hurdle Infection إبقى العنوان الأولاني اللي هو Cotenius I'm said بقوله إن حصل مشكلة في skin أو في Superficial Infection أو Cotenius Abcessed, Carpunted, Frankl, Boyd, Style او انفيكشن بول بلوينج سيرشي يبقى بص اوبرتيف او كولورنج تروما يبقى بص تروماتك بول هل طب عليه جرح برضه على سطح بس على سطح نيوكاس ميمبرين على سطح النيوكاس ميمبرين على سفلاتي دات واللي هيجي جرح منيوكاس ميمبرين على اشطريحه الدات ولا زي مش واحد جاله انفلونزا او جاله بيزيس البيوسات التي تصدر الاسبارات الميكوسة جعلت الاسبارات الميكوسة أنجلت يعني كأنها عمل جعلت الاسبارات الميكوسة تقوم الأستاذ تلاقي نفس القصة في عملها بس المرادة تقومها في النمو فليسة مرسة فيه هوب كان ديمونيا دي واحدة من أخضر أنبار الأستاذ إنها تعمل الأستاذ ديمونيا لكن الأستاذ ذا قلت طول ما تقول قاتل تكسين أو مقاس من برميطة داشت تحوق منها عشان كده هكتدالك مين هتخش ورا مين ولنزل ما ارو كدك ليه بعد الكادر لان يجيناك بسوارات ببارس انفكشن يو يجيناك انكبير ومش يجيناك انكبير عشان بايتس عشان يمع الساكن بريبا كتير من الساكشن ثم الحاجة التالة للناس تقدرينها ان الستان فيه لو قضايا لا يا عم اخوتي لأي كده احصل خبر لستانات ممكن تعمل في البيسي ديزيز ها في البيس لحد ما تلون تحكينا البيسي ولا بتاع تروح للبلاد السليم توقع للبلاد الشكل ده انا حسب ما انا عايز راحت معني ان ال... الداله مواظه البول اسطمراتس او حتى البول سي ممكن يكون لوكال اسبريد دخل صف اشن وقعد يسرب لنا مواظه البول اسطمراتس وهي التسربت راحت النهارده انه دا داكس انجيز من انجز لما نيجي نجمع الكوزس والتشايس اخر ما انا خلصت الاستاذ على هنا الاستاذ واحد بقى يشتغل اللي جابها طارق بيقول الانسان دايما من الجرثيه عامل مصيبه عاده كده لستات احد اشتغل بالجرثه ايه مش الاشهر ولا الاقوى ولا الاخطر لكنها تعمل جماح على الكره كويس وكده اي تيجي لراجل في تيست سي سي لو وصلت بنفس الايه كميات كبيره وايه عندها نقص الضروري تعمل تيست سي سي ما فيش بقى يعمل كده احنا بقى شويه نقول لوجود لابس اوف بايوينيك انفكشن او يزيد بصوا كده ايه بايوينيك مش عايز تغسل او تغسل من جيده عايز البايوينيك انفيكشن تقول استاذ ها مين يعني لو دول لوجود دايجوز انا حد شد نظره بقى اسماك سلمي اغلب سبيشلي منين البص, البص. إذا كانت أبسس أبوثين ياس انفرشا أو بوث ترمالك أو بوث أو أبوث أو سواء بليمون لكن اوعدين سأبناك كامل انفرشا يعني أنه في قصر أننا أخذ مر أو من الجرس أخذ سيس إيه أقوى سلوتر من سلوتر أبتيمونيا أخذ سلوتر كما أننا حتى هم اتبعهم من ساملت أكورنين لديسيس لمنها؟ قولي قولي ضايد انفرشا ضايد انفرشا في الواحدة نعمل إيه انتأخذ بوث من السامل الأكور <متن���> باصب بالجرام 60 لعلي ارى ايه جرام بلس الكبدايه اللي في ال2 انا اشترس التكريد ده تم من الاعتباع العملي لو كنا في الشكل الباص ما هو بتاخد الحته دي شكل الباص هت باص بالعيانه وغايه في شكل الباص سيل الخفيه شكل الستات يبقى نشوف دي الجرام بلس الكبدايه اللي في ال2 بلسر ومعاه في الخلفيه باص سيل حلو طب ليه ده ما كانش ينفع زي البروسسيشن <تصفيق> ما كل ليه مش اتقاها انت قريب بس اتقاها انت قريب لا يعني انها واحد عزه ابسز <تصفيق> وخد البس وضيق اتقاها مش دا كان ينطفر دايدروزيس لا اذا كانت كده معاك اشناها قريبس طب هتكون ايه يعني؟ ما هي انفادان عاملة ابسز وما ينتمهي بسبب لا دا دا دي تركيبة غريبة ممكن تكون حظة انت اتقاها شباب انت ممكن تكون خد البس ام نمس استاكي من البيتز اللي عايش عالجب فإن أنت شفت مع الضغط ده استافي من الميتس طب ما هيكون مين اللي عامل قبس الجلس ما أرخى يا أخي ياخد. بس انت مش يكتروش بقوا فيه جرام ميك في الباسي الرجل بايو جيت بقوا فيه موط يكتون لديجا بأي انفكشن فلا تركب إنك شفت استاف يبقى هو ده كورس الجلس ده كانت تقول لورة من عن الجلد جات معك في السابق على سبيل الخطأ يبقى لا يسمى كامل ولا يسمى عرف انها استاف أورس بحكمل إزاي يا هنف تام تو ديشن هناك قانون الكرتيش بيقولوا ان الاولا اي ان سم اذر ذان ك تتعامل معاملة معا اما لو سم بتتعامل معاملة ها ان سم اذر ذان ك اللي هي مين هنا بس بس السيوتو بيقول لي هو ال جي اس ايه بيطلع مباشرة على دي برضو في ريسورس يعني على ضغطار يعني على اني طول صفر اذر شمال في الفيكتور الضغطار اذا كنت السهم واخدها من حته استراي زي ايه الترك بس وبمعنى انيتوت شرط اقدر امتى اذا كنت الفحص بس او سحب الدم يكون الى اورجانيزم اخرى يبقى انا اختارت ما ميديا سالت مش كده اما اذا كانت سبب بكتريا تعمله بلاد كاشر باثنين اللي هو من 5 الى 10 ملل بلاد على 50 الى 100 ميديا كروس والبلادشر على نفس الميديا اللي سبب ذكرنا وان كان هنا يقدر على ماده اكثر ليه الاسخدلات أساسي ما يقولوش التانيشن انت بصدقاشا من ضدها ده طب ومعادي الخطة الرابعة ده اي ما انا قرنا الـ Identification ازاي بصنا علينا كده الـ Identification يعني يعني ده أنا مثلاً عايز اعرف انت منعيك مين وانت مين الى ده اخبرك يعني عايز اعرف انت مين ومين هون زي ما نقول كده للفلاحين انت مين ومين يعني ده ده الاول ولا اقل وكان أستاذ يبقى غوليس وذا مش غوليس طيب اعرف ابو الأول إستمعيت مين أعرف إستمعيت مين لسفات العامة نظور عالا يفعلوا هل كثيرا وصفوا على الأنشي تين مرسا وكذلك مكتبين سبوظ باسر علفت عائلت ده ده أدع أدع ناس علفت استاذ انت بقى مين في أولاد المستهل انت مين في أولاد الاستاذ آه ده أنا غوليس يبقى عائلت عائلت من غوليس غوليس يبقى أرجع عقص عقصة برد أضغار ولا إيه ممتين كربوس عقصة مانيتور سلط أضغار ولا إيه ممتين يلو قرمش لا أنا حشوقها ديه مبارة قرم أسد الوردريس للمانيتورو يفرمنت المانيتور يقول يطالع أسد أنتو متعودين دايما يا جماعة في الشجر أن الأسد يحاجي النور أحمد كربوس أدرك في الخطأ ده أنت معتاد ان لما يحصل اسيد ردوكشن لون الميديا اولشر او التورني يبقى بين الكلام ده كان فين كان في حامل الانزيم بتاع البكتيريا لاكتش اللي يبقى فيه اسيد ردوكشن الشوغر بقى احمر صح الكلام ده كان عن مالتوز اللاكتوز برميتيشن مش معنى ان انت رصدت ظهور اسيد يبقى اللون اصفر فين الرصد دي كده طبعا البي اتش انديكتور اللي انا بحطه في منتهى سولت اعداد اسمه فينوك الفيلو ريدها عكس نيوتر ريد الفيلو ريد في القرآن الصائد هو أحمر كل الفيلو اللي فيها ليه في الألقانيش الفيلو ريد في القرآن الصائد هو ليه أحمر عشانك الفيلو يعني القرآن يمريد لكن في الأسدق صائد هو أسفر طب إرأيك الصائد أمي سيديو ده زينو كونرس أو ستير ون من يتون سورة أبار إز يوت ون ده عمل شكل ديجيتال ريجمنت صح بصوا يا شباب والله العظيم سؤال صعب دي زي له كولد سيكوول اول مدي طول سولتاجار الدي يو تو اندو ميتمنت 12 وكمان لو بتاع عايز يلبسها ثلاث ديو كز هولدنج ايرور بيقول لك كده ده شاشه ده جولدن ايرور اندو ميتمنت 12 في بعض انه بقى مدروحي يقول لي ايهلو كوني دعمه و بتخششي يقول لي كوني دين وهي دي لا مش هده طيب ايه يمكن افزو باين و قدل بشي طيب اول احنا خد حاجة العمل باين ايه يمكن ايه بس يبقى لو يبقى حصر في الوضع خطأ سواء ده أوف أوف او ده بقى فمنتيشن او لكتوز فمنتيشن او لكتوز بي او فمنتيشن او بربوز ولا فمنتيشن او من مائك المره الاولى ما يتقول لك ايه تقول قالك اهي هي المانجوز الاول ما يجي خد بالك يعني بص هيديك اختيارات كلها ممكن واحد دماغك تاكل الاختيار دوت للمشرح الثاني يعني لو بص بالتيشن يديله شكل التكنو المصدر الاكثر يعني ده سؤال صعب ومكس اللي هو جاري بتاع الساكس عملت 2000 اسمه اسيد برودكشن Ketika the notation of penalty itu harus dihitung di segment the manifold. يبقى عايز الصفتين الصفات الزا كويس فاضل الصفاتين اللي يخلوني اعمل ادنس فكتور الاقيها في ادنس بوست لما دورت على فكتور ادنس فكتور للعمله القصه ولقيها كلامبنج فكتور بوست فادور على الاثنين الكلامبنج فكتور اور ديبليشن فاكتور داونس وادنس ادور بالدوار عليهم في العمله لما السيورد تشو بتشوف اكسل فكتور وتشوف كده سير العمل شوفناه مع بعض لما جبنا سكرين الدم وبعدين الست شمالين بنبتدي ان احنا بدل ما ده يكون بوبليريز نيكتر دي <تركشيك> <تركش فيها كنترول والهاند موشن <ووشيك> لكن لا يوجد فيكسين بالنسبه اوكي يبقى الريدوكس ان اي دي ديزيزز انا بفضل على ايدك الشمال اعمل لما نخش حتت ونقلب كمان الصفحه اهو على ايدك الشمال الستات تحتفل وتطلع توكسين من ثلاثه يا اي تي وتوكسين ان توكسين شوك سيندروم توكسين يسكر بالسطين سنتلوبو التوكسين اللي هو ديكسكولياثين او الكبيرديرموليتك توكسين صحي يبقى المقولة التوكسين اللي بيه اللي بيه دي ستا فيكم مين التلات نملى واحد فوت بوزن ارضي الى ما اخترت ولا افتح بداية ايه يا دنيا الفوت بوزن في منهجنا سبع الى افتح معنا في المنهج بورده عشر تلاتمية الدنيا عدى علينا الحن الوقت فهيقش في الحن اللي انت في افتحنه ستة من السبع مين ستفكرين ده الاولين است كنا بنراجع في الحصه الثانيه ان شاء الله اللي هي ها بيستيريا موزه الجنتاميكوتوس والباسيلوس سيرس جاي من نوعين فوت بولس الباسيلوس فيهم واحد على الاسم الاورجانيك ادي 3 والبرسيدنت دي البريجين ادي 4 والبوتيرس ادي 5 في الصمونيل ادي الحصه بتاعه الصمونيل لا بوتوس ادي 6 صح دي هي الاجابه دي يعني مساله فوت بوز. مش مش على نتيجه التاني ان شاء الله هيكونوا ال 6 دول المفروض درسناه What was the following? Organized to produce poison does not produce toxin How old is the following? Toxin production is the same This is the following, it is the same When we go to the series, it is the same It is the same, the same toxin is the same كده <سؤال> هي <قبل> ده <قبل> الفريجس ابلع اورجانيزمي برودكشن توكسين البكتريزم الاورجانيزم قاعد في المعملات وعمال يطلع في ميوتوكسين صح يبقى كل دول كانوا بيطلعوا توكسين السالملا الدفاع المسمى خاطئ ان النتيجه اللي ريتيفيشون او زوكاتولوجي تيست اللي مش نتيجه توكسين برودكشن اه يبقى دلوقتي اتفلت فكره ان انا وانا بشكل الميل دول عن وانا بشكل نفس الموضوع اول السنه انا متذكر الموضوع اول السنه كانت قدامي الموضوع اسمه السال ما كنتش لسه عرفت المنهج ايه دي نقولها النهارده حتى ادش مسجل اللي جاي بعده بس بس اه يبقى ده اس التاني اللي هنتكلم في فاتحين تجميع الفوت بووزنج ده اولهم ومال الباقيين كده رقم النمو اللي افتح دايما معاك التجميعات زي بولير شيريه صفحه الفوت بووزنج ده لو مكون اخر شيري عايش في التوصيل ده شيري عايش في التوصيل ده سيستم شيتجر ده فهي جدول التجميعات تعال وعشان لو قلتلكش مش هتشيل الماده في السؤال انا امتى كام سي تو دلوقتي في الامتحان اللي جاي مش هحطها لك في الاختيارات هو كلمه على فكره ايه من حد ان البكتيريا برضه اللي عندها زي الصنمره بتبليكييت شخصيا بس عشان دي مش مش ما قلتهاش تفصيلا دلوقتي بما ان انا ما اقدرش اعتمد على ان معلومه انت يا رحتتها وما شلتهاش في ال في 3 مش هحطها لك دلوقتي اوكي شباب متابعين تغير في البود بوزيشن بتاع الاستادوس بصوا يا جماعه لما يكون الكلام فيه رقم كتير وعلى فكره عجبني قوي ان متو اللي جاب التصاقه صححها بعد كده يحط على ورقه هنا بيقول لك اسمو الستيب وورز الفيرنس فاكتور اللي بيؤدي البود بوزيشن ان فيوتكس كام صح دي يا ايه ج ب ج س ج د ي دي هي ج عايز الستيب وورز بيذوب بعضه نوع من سكر واعمل -E -E -E ايه ايديودوكس اي اي سي جي ايجيب حلو قوي ايه الغلط هذا الايديودوكس الايدوكس هيستبل اذا لو سخنته يبقى يفقد خاصه مش كده لا يغير ولا إفتدأ. لا اللون ولا الطعم ولا اي شيء ثاني لا تاثر بالذات اي شيء طيب انا هقول لك ال تي بي توكسين ده ازاي ايه ال تي بي توكسين هيبقى برودوسد فين انزيم عامل رجع ال دي 3 فورم هيبقى برين فورم في الكبد وده يبقى طن طب ايه لا ال هرمون اللي هو بيحبه ال ستات وبيطلع لي فيه هذا الهرمون التيروكسين 4 دي قيمه جدا في الكبد يعني تقار بوايد اي 3 تشوت يا بروتين ريتشوت عشان بحث كل البروتينات دي بتساعد كل دي افتر بروجكت مش عايز اقول ال في الثري باسكر ال توشالي اي كالوثيت في سودياليا كده هنا الاشهر طبعا بالنسبه ال... ال... ال... واحد لكل ال البروتين ريتش فود الميكرو والميكرو فود زي الايس كريم يعني ني مشار واحد كل ده جميل هل الفود هل غير بيلعب دور في الموضوع سوتال كنت بالسورس او ابسوبشن او كونتمينيشن او ان ذا فود هل ده اللي كان يكون ايه كارنيه يا كارنيه الايه ويعني لو الريت ده لا عنده اكسس ما يتمرنوا كده لو عنده هو البول فراكتكسات ما تقدر تلاقي اي حاجه لو نعمل كده لو عنده وند انكشن في الاكياس وقد يكون كير ميزا كده لكالوري جرش في النص فيكين اذا ده السر بتاع صح طب ايه الاعراض والخاصيه دي الانفيشن دي حتى ده بيشغل من الساعه 6 لو بتتشابوا حد قال لك ايه فيجي هي ليه الإنكبيشن بليل تشوك بليفورد من توكسن أولاً أولاً لكن التوكسن بليفورد سواء اللقاء سنية ليه دوينتين من توكسن يعني أول ما براحكوا لأ الطرق قداما مش لسا نحتاجها طب ليه كنت لايه أن توكسن يأخذ الإنكبيشن بليل أطور من الاستاذ معاً إذا كنت مصد رابعاً رابعاً يا مرحلة الاستاذ أكشن مش المهتازة محتاج وقت يأخذها محتاج وقت يوصل استير الناس شفت المقارنه دي وضحت لي ايه يا شباب يعني دلوقتي هو الديبلي برنت بتاع الميتوليزم كامل ماشي تمام طب ليه اقدر من الاستات الاستات ساعه 0 ليه الاستات ببلع التوكسين لا اللي فيست البوش امال الميتوليزم محتاج يبقى ابزوربت ويبقى ترانسبورتد يبقى توصل لحد ما يوصل السيستم الراجل بتاعك شفت مايلر ريسبونس ودي بري فور يبقى الفرق ان هو بري فور ده الاقرب بتاع سلوك اللي مع البدء دي نقطه مهمه جدا الاعرضت الاقرب اللي تبقى همي لان الدوكسن بيشتغل نفسي بيشتغل مش يعمل انسولاينات عبر الجاسترو يعني بيعمل الاستم لما الجزء من ال جي تي الى التنورب بيكون الاكبر جي تبقى اعراض دومينج اكتر منها دارين ده غير البوتاسيوم بفرق الحاله الجاريه اكتر منها همي وعشان كده قبل الدكتور اسئله عشان فهمت القصه التوكسين اشتغل فوق الى اماجك التوكسين اشتغل تحت مدارير الموجات دي يا اولاد مقسومه كانها اضطر ووجن زي الاضطر والوجن زي ريفراكت كده اذا التوكسين اصاب الاضطر ش اي تي يبقى الميستشن اكتر في اتجاه الضمير اذا اصاب الوجن ش اي تي تبقى الميستشن اكتر في اتجاه الدارير هنا لا يوجد شيء ودي بتلعب عليها ريسيس اقول لك العيان اللي ادراح عيد ميلاد واكل كيك طبعا ده عيد ميلاد وعلى الساعه 12 ميلاد راح المستشفى عند الدومينج 13 ميلاد يعني بعد شوطين سبيشال دي التركيز كان دومينج وباقي المرضى اللي جالهم بقى نوزيا لكن تاني يوم خف وحطوه في وحده للريكفري لانه سيفنم بيخف لوحده ها وبما ك... انهم استلموا في حراره في المستشفى 37 يعني نوزيا انا عماله اديك كده في مؤشرات او لا بقى ايه ايه رايك ايه يعني ايه اللي حصل للناس دي لو كنت بوزت بتيجي مين بص البروتين انا البروتين الصفار ما بيتاكش بشكل مباشر مع عشان انا بمسك بين دلوقتي بشكل او لو بتاكل على التحفص الساعه 10 الساعه 12 1 رجع يعني انت بتدح 12 ناقص 10 يبقى سمعت بعدين حاجه كده سريعه كان اللي كانوا ضمنه الاكثر واللي كانوا بص اكثر احنا بنتكلم في حدود الاعراض العشره دي ما كانش كيه في مرور الحركة التال عبدالتين أنا عادي لك سأعملت فيها كده information توصلت من ده stay to the person لمين؟ حفظ ده يا جنوز ده إيمان يا جماعة حق منين؟ واحدة عنزة بومي نحفظ دي بومي صحيح نمتي بيكون عنزة جاريه ممكن رغض الفيسي صحيح او أرجع للأسفر أبسل الفورد الامنس حزل على صحيح حزل على البي فاني تقول السلطة بربو علينا هنا لديش بريقية واحدة لدي ما واحد. ازرع على سليمت الميديا لان انت <تصفيق> أتكبر لان انا قد كده كنت امنيت فلازم ازرع على سليمت الميديا مستحيل طب انت جايزوا الحيطة هحمله الهتفليشن زي ما اخذنا في الصفحة في فاتل ايه هنا طب انا انك تتكلم على ديالنوس اكود بوزنين يبقى فيه مقطع ديالنوس اكتر اهمية ان انا بتعرف اسم الروبانيس ان انا ادريس السورس اوف انتبشن هلازم اعمل حاجة اسمها ترين طائف يعني او نصا في حالة الاوت بريك يعني في حالة الابديميس او الاوت بريك يعني اذا المولد اصار اكثر من شخص ناس مجموعة اكلوا في مطعم كلهم جالوا مكون فتني انا مش حاجة بس في التشخيص والعلاج وانما هدفي ان انا ادريس السورس اوف انتبشن والجزء واحده من التايلنج ميثود اللي خدناه اللي قلنا فيه انخد بيه في انخد بيه اخر صفحه تحت كنا نجمعه لك في العملي زي ما قلت بنيام سي وقلنا نقول لك كده برده عشان انت هتكسل طول تفتح بنيام سي يعني ايه انواع <تصفيق> من السرين تايلنج طب تعالوا بقى نشتري من ده يعني دي واحده اللي فيها تايلنج ممكن اعتمد على جين ريدكشن ميوتايبي ممكن اعتمد على انجينكس ريدكشن سيروتايبي ممكن اعتمد على الحمض ال DNA رايبوتايبي ممكن اعتمد على ال DNA دي ان ايه هايبريديزيشن ممكن دي ان ايه لايبل داون بي ار في اثنين ها كل دي وسائل اعتمد على التش والبروجيكال تايبين كده عندي سبع ثمان حاجات طرق مختلفه للتايبين انا طبعا بكتفي واحده او اثنين منهم في المعمل يقول لك ايه هدف التايبي ان بيتعرض ليه طيب بشكل عام مشات في المستشفيات في هو ده ادريس السورس اوف الانفكشن امتى الحاجتين المشهورين دول اوت بريك او اوت بريك اوت خد ادريس اوت بريك اوت ايه ولا ايه دي ايه بقى دول مصدر المستشفيات هوست انفكشن لو حصل عدوى مستشفيات والسيرجيك اوبراتيف والانفكشن او فود بوينج في المطاعم يبقى انا عايز ادريس السورس اوف ثاني مرة توكسيجيني تعملوا الستير اسمه ها توكسيب شوكسيندروم إلا توكسيب شوكسيندروم ده فيه توكسين اسمه توكسيب شوكسيندروم توكسيب شوكسيندروم بعض الستير فوريس يدوري في رسول طب لو ستير فوريس أفرزه أفرزه في الجرح يعني فلوين وين دي تشت فراغن أو تسير يأتي بالأعرض؟ نعم بستخذ بات قاسين عشانة بصة فعدم افتكرت إنه بيحصلش تو سي شخص سي دروجوكسين بركصه الاحتنائيه دي راجل جاء مدخ والدخ ده بقى دولانيد ولا نفكر بالسيكوريس وحظه سيء سيء الطبع انها بتطلع تو سي شخص سي دروجوكسين التوكسين بقى بالضبط ايوه يروح بلاستيرين ايوه في اميلويد بونتينج دائريه ااا هيدوجنيشن بازدراتشن بيدخله بشكل فيال للمخ غير يموت الراجل ده او راجل اهو نعم المدا طب واحدة سفته جاء لها بنفس الطريقة عن طريقه وين يجيلها القصة نعم وهنا هي اكتشفت والطريقة اللي كانت اشهر في وقت اللي هو قد يمين اليانو في مينز ديوني مينيستر ويشمعنا وش. اليانو قصة ستة الكوبات في البيوت كم يعملوش القصة الستة الكبيرة والستة اللي ما بتنزلش يشغل ولا كلية ولا بتاع ولا تختلف المجتمع ما تفرقش معها نوع التاولز اللي تستخدمه اسناء المينيستر ويشمعنا لكن البلاد الصغيرين اللي بينزلوا وعايزين شكلهم كوزمتك اللي ما يبانش ان هم في الفتره دي بيستخدموا نوع من التاوز اثناء الدوره اسمه تامبون تامبوز يعني عامل زي الدولج زي الودك كده بتبقى انسرته جوه البرفط يقول عليها بواينه التامبون طب وليه بتبقى انسر عشان ما تبانش طب حلو طب اثناء الانسرشن طب التامبون بيحصل ده كل 8 شهور يبقى ايه دخلت الاورجانيزم يربط البنخوس فالاورجانيزم ها بص اخد بك محتاج وقت بقى ليه؟ لانه هينسك البطن بيكوزها هيكون نايز هيرد بك ايه؟ هتنضع توكسن ريوش والي يشوفها على اليوم الخامس من المنسي ليه؟ كنا محتاجين وقت انه جارس بانه يقتاش ويعمل تنفشن ويعمل توكسن ويعمل توكسن يبقى افزورد ويروح مين بقى لتوكسن؟ يروح الشيء فيه لانه على فكرة توكسن قد ازلنا انت لو حقيينه واحد من انديره توكسن يشير على ضائع من الديتوكس مشكله الديتوكس كبرنامج عندك في او وبي وسي و دي و كي وش زي ما كانوا سميوه اف ده ف هو بطبيعته ميال انه الديتوكس هيروح دي اي تي تعمل نوزيا و كوميتد ودارك لكن انفصل عنه باخذ شرط يعني يعمل اي بوتنشال واخضر القش طب لما نعمل امبيرمنت للقصه الضايعه بتاعه الكبد اورجان يا كدني والليفر ممكن يعمل ليفر فيلير او اينال فيلير ويلا بتاعي فدأي من 10 إلى 15% من الحالات عشان خصوصي أخذ التمبونز بقلي وأبحث عن الروتجاليز اللي بدور على هذا التوكسن أو أبحث عن التوكسن لو دورت على الروتجاليز مش هقول تفاصيلة أم هو معروف أن ندور إزاي صح لكن أدور على التوكسن بإيه وبعتبر التوكسن دائما أنتجن وهدور عليه أنتجن أنتبولي لأكشن بإيه لايزة مثلا يقالي طريق تشخيص هذا دي طب وليس كارلت سكين سندروم او ما يعرف بميس اس اس اس اس سبيوكا سكارلت سكين سندروم ماذا؟ تطلق صغير اسمه يوشول اقل من خمس سنين جلده لسه رأيه وضعيه يصاب مستاد بس اصادت ان المستاد دي تكون بتطلع لإكس بوليس من توكسن او لو اسمه ابيدرموليتك توكسن من اسمه كده ابيدرموليتك يعني تكسر الكلب صغير اكسفوليه دي نفس معنى اكسفوليه يعني تقشير هيقشر الجلد التوكسيد دوت بيروح لحد الجلد يقلب يعمل بوليفورميشن والبولي دي اصاتها رفشه تقوم تضرب الجلد بقى يبقى لونه احمر بيبقى مؤست سكيل دي الحاله اللي اسمها سيفو بوك استاريد سكين توكسيك هو في التوكسيك شرط اللي بيصير درماتيك ريسبونس والكولوم بيستخدمه اصلا السوبر انتجين يعني المفروض الدراسات اصلا اسمها بس ده ده سؤالك انت فاكرين السؤال جه في الامتحان جه فيز ليه التوكسيك شوكس سنروم توكسين بيعمل دراماتيك مانيفيستاشن وقليتهايه بيتا يعني هو بيتعالج معاه السوبر انتجين يعني ايه يعني السبيريد 11 12 20 اوكسيد توكس يقوم يعمل سيستميك مانيفيستاشن سؤال جميل قوي طب ما هو الاثنين قلنا عليه في المقدمه ان هم سوبر أنتج. كيفيه سوبرانشن لو لوكسن بيشتغل لوكسن فحتى لو عمله سلتوكسن بردكشن وحتى لو كانت تكيرة فهي لوكسن لكن لما كامل سلتوكسن بردكشن فيما في جهة سيستيمي كبيرة كيفيه نشو؟ تمام؟ في وصلنا فيه نشو ثم راجعت فضل السؤال باسمع خلاصه وبعدين بسخن خلاص على السئلة التانية نرجعها إذا كان فيه سؤال ما جاوبنا وشن للجوارق معانا جاوب الحاجر جريت من تقاط السابير وكاد انتوشن عايزين نعالج عايزين نعالج السالكه يا شباب بص بقى اذا كانت ماينور بس بسيطه كده ماينور انفيكشن هنحددها كونسيرف كده اذا كان امس الزاد تعمل كونسيرف البريتت كانت السوشر شديده لازم ادي الانتي بيوتيك المناسب اشهر الانتي بيوتكس اللي هي علاقه بالسالك كابينيسين انه مشتطره لكن للاسف اللي بيعمل الناس في الفيش مشكله خطيره وهي بتضر من الترس الدستنس للمسد يبقى القصه مرت بمراحل بص يا جماعه في سؤال بيجي اكونت بيجي لك اكونت بيقول لك كده سبك بدل او سبك بدل بروفايل يعني احكي لي كده خطوات او تضارب للسات اوليوس مش جدول هندسي مرت في ثلاث مراحل واحد اول ما اخترعنا البنسلين وبدانا نعرف بلسلين كانت الدنيا ماشيه ازاي كويس طلعت اول مجموعه للزرا ده ها بنسلين بزيلن سيف وودس السؤال ده انا بجيبه لكم بطريقه ثانيه في الامتحان اذكر الميكانيزم طيبش الريسيت اوريس كان ريزيست تو البنسلين وقت كده الميكانيزم اقول لكم سين حرف اس الميكانيزم اور ميكانيزم يعني مفرد او جمع ده من الواحد اهو بالنسبه للكويس ديفرينسيال ديفينسيتور باي قدره اشاركوا بيها التمييز اللي هيقدر دينا التغير بتاعه البليسيدن والاستفالوسبورين صح ومن احنا بقى اتصرفنا ازاي روحنا معدليه في البليسيدن طلعنا قيمه الساتيك دركس طيب السيد حلوه نقول علينا المشكله الاولى وصلنا الى طلع عندنا عنواني برتينين ده الاتش ده كنا اصبحت مس سلن ريزيستور وبقى اسمها مرسه واسئلتني سؤال واحده البربر ده ليه بقى اتعودت اقول مرسه دول بيمثلوا سلن ريزيستور الاستاذ قلت لان لما الاستاذ بدا تقاوم في الشده رحنا عاملين سينثيتك دركس ان السلن اللي هي المسلن فبصينا لقينا ان الاستاذ بدا تقاوم في السلن بري كاريك مختلف اللي هو ايه راحت عنده اوتريشن أو تشينج في الريسيبتور في البينيسيلين بايندين بروتيين ليه اللي مش لها؟ إذا كانت ديه خطة كده تعالى الزيسيلين فهي عليها على الول بتاعها من بره بروتيين اسمه بينيسيلين بايندين بروتيين طيب قول مبدأ ان نستغني بالبينيسيلين الحركة دي اهو لحظة البينيسيلين بصمة عالي بيتا لكتانيز او دول بينيسيلين استثرت البينيسيلين الغدد البكتيريا في البكتيريا تعيش عشره سيرو ورحنا معدلين في البنسلين وخليناهم سيمنت سيتيف السيروز دي فكرنا معدلين على خطر ده عشان يخش جوه الاستاد ويكسروها راحت الاستاد عامله اورجانيزيشن في هذا السيتور يبقى لما قلنا كل الميكانيزم كل الميكانيزم لجمع بايولوجيكال كل اس كان ريزيست للبنسلين يبقى امامك على الاقل اثنين ميكانيزم كل اللي جاوا بسؤال لي و جاب لي كان رصم كانت تكلم واحدة في جالي كانت جاة الى التاليس الى التاليس و جاة الى التاليس او تشينش في البيسالين باين الى مبوتين اللي جاعة الى الستال ريزستان للميست بقو مرس صح تطبع كمان ده للمصادفة عندها الميكانيات مغطرة تطاوم بها العديد من الاندي بروس تدرع صايت كنين و ايه كنين دمائس مو خيلة خلال ربك دي اصبحت كأن الان مش تنين ب الام تنفع تبقى مات يعني كلمه ام حطها في دماغك انها بتعمل التوريشن بشكل مستل ده دلوقتي انا في اعتقادي ان الام دي تنفع تبقى مونت ريزيست استخدم طب الحل ايه الحل يبقى لازم انا اعمل لها ال ديولكس ونفيس مع طب لحد ما تطلع النتيجه ام بيديها ايه فانكو موشن ايه فانكو موشن طب كده دي كانت نهايه المرحله اللي ما بين فوقينا المرحله دي بعد استقاله جاد بدأت بانتوميسن resistent وتسموا فيزا أو فيرزا ال-I وال-R فيزا دي I آر صح؟ وفرزا دي R إذ فقدر ال-I وال-R ال-I أول حكم الكلمة intermedia يعني مش resistant أول لأن ال-R resistant تعالى آخر صح؟ يعني إما يكون resistant خالص إذا إما إنترميّد ال-resistant-vacomist طب دي مش كيف؟ لأن البانتوميسن كان المخرج او الحل اللي بيديني المسائل اعدت الدرس دلوقتي لقينا 29 96 كده ده اللي خيوم بتاعكم خالص في الدرس التالت وربنا يستر لما توصل دي نهايه المرحله التالته وبدايه المرحله الرابعه يطلع لنا الايرشن او زادت كمان الريزستنس بس حد قال لي بدا في اول البدا ان الناس بدات تراجع الاسئله معاه في النوم حياته راجع اوت فكان يقول حد اللي مش فاكر لان ايه قال لي ايه ده اسمها الجزيئيه لايكو لايكو ليه فور سوري لايكو فور سوري تراكمات لايكو بتايت طب ليه اصل ده كويس ده مثال لمجموعه كبيره من ادي دلوقتي تصميم اللايكو بتايتس فممكن بدل ما اقول فانكو ماستر سيستم اشيل دي واحط اسم العيله بتاعته اللي هو اللايكو بتايتس اكتبها يشيل ال2 فزي ما بنقول كده فيز او برضه تبقى جيلك مجسم واحد الالكترون اللي هو المايل اورجانيشن ده كده حاله خاصه فالفاضل بس الدرجات السؤال ده ده الكوادرلز نيجاتيف كتير كوادرل الكوادرلز دي احيانا دي صغير كده اللي مع كورس هو في قول ان ده سالك ولا بيقول ان دي بتستدعي امم يعني نيجتب فعني لو استكنا نقول يبقى هو ده مشار الى اسكولبرليز نيجاتيف في السيتولوجي لما يقولك انيموريد ديزيز كوز باي ايتش فانا في مثال امسري كان بيلاقيش معايا مجموعه شويه في الفيرس بتاعه بتاعتك كانه لك عندها بلاك فيس فيعني مش قويه زي الاستات ويس ده بالكتير بيبقى حته بروستيتك يعني حاجه صناعيه في <تصفيق> نظام صناعي اساتس مونس صناعي ولا حاجه بيوسيتك دي فايس روبا صناعي يبقى ايه ان باللاتيك تمشي في حاجه صناعيه اخرى طبعا ممكن تروح بلاستيكيم ومن هناك تروح للبوليمر انتزات ولا غيره لكن يعني الحاجات النادره فتعالى نقول بيوسيتك بروسيسز زي البانت في الهارد او زي سوليدز طب واللي سابوبيتيكس بتعمل نيورال البلاستيك فكشن بيجي دي بيارد سيكريت اف تي دي وكان معاه اب ثاني ليه فسرناها ان الوبرايز ممكن يكون كمان في السن بتاع العاديه والمضغض فاثناء السيكشوال انتركورز بيحصل ميكانيكال انتروجكشن اوف ذا اورجانيزم اللي داخل الباربال ديستيول الى المينا بتاعه لكن ما هوش انتشار التازين بالصراحه انا ما بنسمعش كلمه حاجه خاصه بسيكشوال بنقوله ضماره لان الجراثيم بينتقل في التكس هذا ديزيز لا ينطبق سيكشن كلام مجرد التيكولنت هنا كان مجرد طريقه ميكانيكال بالهيدروجينوسفير اورجانيزم نقربه من الاكسترنال جليرال ميتس لكن ما هوش في الدراسه دي سي يعني لا يقل من الميل الفيميل او الفيميل الايه اصلا رول اب تمام اه شايفه انا فاهم ان هو كان عشان هي كده في ديت كده فيش والبس تمام في حد في حد شاطر عمل تنيعه حد ما يتنط برضه قال لي ولو لو اتحولت ايه اللي حصل لو الاورجانيزم ايدي سنه فقد السيلول ما هو يبقى بينزل الزيت صح ده كلام صح لو انا بعالج السيلول فقد السيلول تصلح للزيتك المساله يبقى الاجابه الاجابه ثالثه رابع هو الفيتال التمييز بيعمل استراكشر بس في ثلاث ادان ايه سواء بتاع المينستيلين او السداد اسمودي طب هو ليه ان كتاب بيقول ريزيستنت الله الله عليك ميرسي بص يا جماعه في كلمه مكتوبه ان انتوا صغنوا غلط اسمحولي اقرا دراسه الحاله محمود داد. محمود ده فاضله بمجموعه الاخر بالنسبه للديستنس بص كده بص وعمل بالسنتيمتر يقطع برغي ورق دولي النسخ ريزيستنس ستريينز اللي هو بندرس ان ريزيستنس ستريينز في المجموعه الاولانيه ريمين سوستيتوال تو ذا سيمنتيك بنسيلوس صح اد تو سيجالوسكوب شير مقصود اد تو سيمنتيك ستريس صح طب معلش بص يا جميل بقى طيب في السيستم سيتيك المفروض يبقى عائد على الجلاسيون والاستادس فور اصل الاجلازم طالع فيه 3- بس احنا جيستن في الاستادس فور طبعا المعدلين في مين استصار الاستادس فور دلوقتي بقى فيه فورس جنريشن كلمه سجل مش جنريشن او سد جنريشن احنا بدانا نعدل في الاستادس فور اللي هي اقوي البيتا جلام او اعدل فيها عشان تبقى اشد في البيتا جلام ايه وصلنا كده الى الخطر ااا نقول في الوسط كده اديتنا يا جماعه في ورقه اسئله الريجل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 السناريو دي انت بتقول ايش هذا البروجكت هو المطلوب منشن ديزيزز كوزد باي سابوايس توكسينو باجي اه خلي بالك الباروجينيك ديزيزز الانفكشن وبعد كده صارحه حالك التوكسين ديزيز ولما يقولك منشن ما تكتبش كل انت بسيطه يعني بتقول له بس العنوان وين الجمله اللي اتعرف فيها ولا حاجه ديزيزز كوزد باي بوجيتيف نيجيتيف فلاش You know, I have the needle with subfecta etc. General pictures of the genus is at the coccus, the teleport with an NM canal. Give reason. Lynnitoxic shock syndromes are coming with dramatic symptoms. So when engine with a large amount of cycle violence, damage systemic subsistence with dramatic manifestations. Lily step on his infections are localized. عشان الكاتاليزر الجريز اللي بيرش الفايبرجن ويعمل فايبرينور ليه الاستاموريس كان سرفايف انسايد سوبوسايز عشان الكاتاليزر اللي بيفسر الH2O2 ليه مينستاموريس ديز ار ريزيستنت تو بيتا لاكتام عندي بس انتي باث انتي باث بتاكتام بتاكتاميس عشان الموديفيكيشن في البينسيلين فايدينسين او لو فرج درجه زي اللي فوق او فرج دبر برده برافو عليك في عكس ما درجه السوبر برده شغالها برده شغاله مع الستات برافو عليك بس هناك قلنا جبناها في الجنرال مع جاد 8 وما اتنشع جيوب برده جيوب نعمل تركيز فيه سريعه على سبب ما بداتش جيوب تعالوا كده بص زبرون يستيتين كونسرنين ستفوليت اطلكتش معكو ال the MCQs are doing the work of the system if you not aware it the following statements concerning staphoreas are correct except gram-posted protein and grape-like blood are seen on grams in small the polyglyphic test is positive treatment should include a beta-anaminated resistance endotoxin is an important vasogenic factor protein A is present on its cells yes استفادوا يعني بالشتاوريس ده اللي بنبص له كويس ما عندوش انه يخص مثلا كوجليسز از يوز تو ديستنجش بين الكوجليس تي не كده انا بقولكم في الاول كده ولا لا للستريكت بايوجنز والانفي موكس ولا للستريكت بايوجنز والستتاوريس ولا الستتاوريس بتتمي بين الميدز سام هتقول انت الستات والستريت بقجينك ما انت بقى كداليز هو كيف كداليز اضطر ارجع للكواجليد لان الفرق بين الستات والستريت بداياتا نمره 1 للفرعي نمره 2 كداليز خلاص فرقت بينهم مش بعمل تجريد التفريق بينهم انا بعمل كواجليد لما نقول هاي الجين اورجانيزم اللي عند برش كارز الشيء ومبعد الصفات الزسي اضطر ارجع للكواجليد للتمييز بينهم يعني واحد ايه ما بينفع هو ده توضيح قصدي بالتاني ما انتش مو بينفع بس مش انا بستفيده انا ما انا بستخدمه للتنظيف بس انا بقول لك السؤال ده بيتعلق بالتنظيف بين ايه انا لا قلع, The striped by genes will include cocks? Yeah, I don't know. They think what the catalytic needs with the main fact. They striped the by jeans, would it step for us? No. They step for us. Would it step أكثر طريقه من ده السواسي طب ااا 30 type osteoclasts is done while the following method set 30 type بايو تايب بروكاي لازم اناليسز جرامستين كورني مورفولوجي كاش طريقه تمام الكلام الستين ما استخدمش التايب لان كلهم مش سلم الريجستا بتاع فورياس او جريتد ويل سلم ولا سيفادوس فورينز ولا بانكومايسين ولا اوكسيستين بانكومايسين البنساب بتعالج بالبانكومايسين الا ان يثبت العكس بعمل انتيبيوتيك سينسيتيفيتي في المعمل والله احنا كده خديننا سؤالين يعني ما اناش طب انا بقول قلت الفورمينج When you say that, the source of contamination is usually a carrier. Incubation period is 24 to out. hours. 1-8 An outbreak of sepsis caused by staph aureus has occurred in the new form of No. What is the most likely source of the organism? Hathara Hathar, and the outbreak of staph aureus infection. النزول بقى يكون من الكولون يعني شخص بيخبط جهاز ده وكان عنده جهاز في الكولون سواء في قضايا ولا, ولا في كنوز ولا مليارات لما تطلع في الكنوز ده كان في يا عم الكلام ده ده كان في حالة الساسة واضحة الدنيا نعم جميل ااا طب هي قام بالصوت يلا شباب انا اللي استرسل كويس comment la notification El معادلة اللي ماشي في الفريق ولا نسرع ولا راضي خليها يلا خليها منناول ومش ورقه وده نموذج لسه ما عندتش تكره قلت بقى طب طب ده كان كان فلوس حاضر برو حاضر برو يا فيوتو ده بتاع النموذج تمام كده تمام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 القطار ايش ايه؟ بيلز او تشي حلوة ايه جنرال فيتشير سباكتر واحد المطرشي اثنين منهم كان ليس نيجد ثلاثة منهم تستيجز شوية عن الستان يعني ما انظروش يدروهم على سنة الناس لازم نزباحهم على برطة أربعة على بال الجينرال فيتشرز ده الاربع الاسئله مش لازم نحفظها دلوقتي ما جاي لنا جاي لنا وقع انا عايز اكتب الجمله التالت دي واخش منها على نص الصفحه دي الاول بص تحت هنا خلاص نص الصفحه بسرعه وهي ماسيه اس او بيزر على البداغه اه البداغه قالك يخد الحتتين واحد انه بيديهم طلباتهم في المعيشه والجما سيريوس وبعدين بقى خد البداغه اللي انت في كده المساله دي يعني اقسمهم accordingly في فيزياء بتاع الماده ده اشنناه الى ثلاث مجموعات شوفوا لو عملت شوفوا الاطباق بتاعه الماده ده يا اما ان اورganism يgrow على طبق الماده ده يطلع ماده اسمها اينولايز اللي بيكسر الacid تماما الماده ده اللي كان فقيه نصبح شد ثاني اذا كده الorganism عمل بيتاولسس في دي مثال لا يا عم خد مثاليه في ستريد بارجينز ويستنتج جالاكسي الاثنين دولت بيتا دايوميت يستنتجوا الكات لما الغريس بدل ما يطلع للمباشر يطلع بيروكسيد يقوم يحول الهيدروجين الى ميثيل توبيل او ما يعرف بالبايرفينس او التيفيردين تقوم حوالين الكوني يبقى اللون الاخضر بس من غير ما يكسر الار سيشن بشكل العامل كنت بنقول لك غير اللون بس لا ما غيرش غير بس اللي حضر الحصه بتاع الاسبوع ده بالليل في بعض الطلبه سيحط النهارده هل أحد أقول ريدي؟ حاليا بأن أقول ريال بلاد أجار لون الزرع أخضر من غير ما يغيره بس أخضر ليه؟ وده سؤال في فريسه؟ ليه؟ مثل الفردنس ستريدت بقاء أو ستريدت ليموني بيعمل مرين كالريشة في الزرع أجار أو بيعمل بارشة ليموني تطلع بالصائب اللي عملي يطلع الهيان؟ يطلع الهيان؟ يحاول إيه مغلق ليه مغلق؟ ليه مغلق؟ لذلك لونه أخضر حد. وفي, وفي حضر معنا طبع براتر براتر في اورجانيزم يبقى حاضر معانا شفت كده لما بتقرا الشرح ده طبعا ايه بقدر اعمل مشروع ورقه وانتم مش نزلوه صح في اورجانيزم بيظبطوا كده في النص من الناحيه الثانيه في اورجانيزم بيشتغل بدالاته جروب لكن لا يعمل افيولسيس وده بيتكلموا يعني لا يتوافق ولا طبعا مباشر او زي نارمول دي الحته دي الحته دي غير انها مهمه للعملي ايه دي في ال 20 ايه في ال 20 بيعمل ايه زوج او دايتيرومس عشان يحطها على المليس ليه الفيردنس او الاستريت ديمون بيعمل بريكر عشان يطلع بيرشيت تمام طب هاتني شويه امثله دلوقتي بعد كده ولا كده جاي علينا ان يتوضح احسن مثال دي كالتوريتك استريت دايتشس وبقول لك انا لو هتدرس كم مثال ايه بقى مثال ال بايوليتك كتاب جايلك ايه هنا استريت نيوني وانا حاطط لك كده والذات عشان هنطرق بينهم انا لسه ما عملت فيهمش بس الاستريت دي مو بس مش عايز احفظها حاجه حاجه انا فيها الايه قسمنا للثلاثه على تبع عليه الشخص اللي في ده عدد الثريت اكبر من كده كتير لا يكفي ان وورز تقسمه وببص يا جماعه استاذ عليه الماده وما بقاش اسمها لا يكفي اعلى دور في السيروه نلاقي طبعي اختار بوضع بوضع نستخدميها بداعسين الستريت الى جروب جروب اي و بي و سي و جي جروب من ايه الى و معادة حاطينت النص والعونة ايه ايه و جي هتبقى انشتار لو انا الوقت جيت الستريت خطة سيئة الخط دا هو لسه تنم برين بتاع عيبا لسه فيه طبقات سين قولي اللي حتيجي منزبره و احنا ندرس الستريت سين قولي انا طبعي بالطايد و بلاكاته لاقينا طاقه طاقه الكيتو اسيد جميل الاستاذ قال لي في الطاقه ده بيقول طاقه الطاقه دي سميتها سي رير سي الكربوكسيلي او لا سي جروب الفجين لاقي الاستريد حكاي افترض الاستريد ممكن يختلف عن بعضه في بعض ترتيبه الطاقه دي, دي يعني في استريد يبقى عندها طاقه هيدريد معينه عشان ليها جروب ايه والاستريد اللي عندها الواحد المختلف عشان هي جروب دي سي اي زائد جروب من اول حرف ايه لحد حرف دبليو معندها هيستخدمتش برضو الشفت تقسيمتها حلو قوي جروب دي على فكره هيبقى بالستريك دايرجينز يعني هنتكلم عنه حالا دلوقتي جروب ايه بيت ام ريد ستريك القاطع هيبقى الستريك دايرجين اللي هو اهم نمبر في الكينو اوردر بالرساله دي ساعتنا دي بتقسيم الستريك القاطع الى جروبس اكوردنج الايه بكره دلوقتي خدت الاشاره NC دي اهو للشيء دي ستيشن بيقسم الستكو كاي اقل دي الاموريتيك سكت اورال اوبولوجي بيديني ليها ديشن للغايبوتايب في طرق التقسيمه مش دي نعم عدد الس كده في ست طرق بقسم بيهو الاستراتيكو كاي اهم بصوا نقطه الباراجراف اللي جايه على طول يستخدم 6 طرق مختلفة لتأسين علم التفريف بالخريف أولاً يستخدم الهيوريز بالكفتو أصدرات أجرار هذه واحدة ثانياً يستخدم إصلايز أو ساورني يعني لما أجل على أصدرات أجرار تلقوني بطاعة كبيرة ومسؤالة ومسؤالة ومسؤالة ومسؤالة ومسؤالة ومسؤالة هذه اثنين نمر ثلاثة البلدين كالتفير نمر البعض ثلاثة في الدروب نمر خمسة اذا ضروري الجزوم اسمها 16 اس اس الجزوم ادسدور وسيكونسات واخيرا دي ان اي سيكونس او دي هي دي هايبر ديزيشن صح يا استاذه انس في سؤال ام سي كيو اهو بس واحد يقول الباراجراف عبيتي عاملة تقرأه ده السيد جروب بتاع ادم عدس اللي غيرته ده ولا تعتمد على سايز ولا تعتمد على الكيمي كار رياكشنز ولا تعتمد على دي ان اي هايبر ديزيشن ولا تعتمد على الراي تو تايب ولا هتكامل على الكربوهيدرات انجليزي في السيو لا لا يتجندوا مع بعض يعملوا لي سؤال ال ام اس سي يو المهم مش इंपोर्टेंट ان انت تحل الاستريس طلع جسم مين لقيت ده شيء صح يلا يا جدع ااا يليد ستريس يا يليد غير ست موكار وفي 2 موجب وبعدين على معنى الـ EQX صح دهش الاسبرت بروشيت صح يعني دهش ده بس صح ده عدد الـ 2 موجب شباب على كده راح ايه صح كان يديله موجب بعد ما بنراجع تقلله طب انت بتعمل كده وانت بالذات ولا انا بس قريت التاشينه بس كل حد بيقرا التريش ده طيب هو صعب ولا تمام يا باشا بيقولوا ده تمام عقبال الحاجات الثانيه خلاص بس هو بص تمام انا سريع الضيق هسعى ليه اا مش عارف تشرحها حاجه خالص انا عارف حاجه خالص ده بوست المعاملين هي واحدة الانتجير فوكس انا خلق التشاكدر في اليدين مدحت الانتشاكدر بالفون مين يعني انت انتجير فوكسي؟ بوستي ايش ده جرام بوستر كبتائي او ريجل ايه بيز او تشي ده زالي سكريبت؟ نعم ده فوطات المانيوب ده زالي سكريبت؟ نعم انت كده الايد المرأة خمسة ده كتليف نيجا ده ده زالي سكريبت؟ ايوة ده عنده الانسجيل دي جروب عنده الانسجيل دي جروب أبش أنت متابق لجموع عليك هل قال بيستريب؟ أيوا نلاقي بهذا السؤال إنه وريني الـ teachers بتاعت الـ in-T-books واضح سؤال مباشر حقولي الـ 6 الوقت اللي عادتها بيستر لكن دي الـ reason هو إيه الـ in-T-books؟ والعليق كانت لديك فايت زمان على أي مصر؟ ديه بيستر محظوظة على الستريب في نفس الـ classification خربت <تصفيق> كده انا عامل دول اربع اصفار دول نمره 1 والقوس الاول من النقطه اللي نمرتين والنقطه اللي نمره 5 والنقطه اللي نمره X عشان ما نكررش زي بعض وكده ديجيتيف فصلت بقى ال O وعاملت السكيدر ال OH خلاص امال ليه فطرطوني الوقت عن المختلف عشان طلع أل انه بيقدر يحمل الجروس لدرجه 45 جو اجوائي عمل طلع نمرتين انه بيستعمل صوتك والبرشر عالي زي الاستاذ كده 6.5 ام اي اسوديا تو الرايت <تصفيق> الحمد لله السؤال رقم 3 بيقدر الهيدرمايت ماده مائيه اسمها اسكرو اسمه. ويطلع اند برودكت تاجع الكروني لونها اسود لتواجد البايت سور يبقى بيبدا طب ممكن مو... تجاوب على السؤال دي بريسو هو ايه كان التلاسيفايد على انه ستربت وليدي الوقت بقى السيبارية بتحقق عيه جديدة كان كلاسفايت للأربع موقت اللي لناهم واتفصل لترى بقساب أكراميك لانه كانت لكم بعض السيبارات اللي منها إنه صدق من كل رايت كونسنترشن العالي والمتدار الـ 45 وإنه يقدر يعمل هادروريس بقساب شفت هكذا في الموضوع بقساب طب ده أنا أحسن لهم يسألون في حاجة أي موريت أو مانشب الجنرالة والجنرالة والجنرالة والجنرالة والجنرالة والجنرالة 10 2 ميلبر يديله وكاس اسمه بيديله وكاس شيكالز ويديله وكاس سيكيشن مينس هنا على تديله وكاس شيكالز في حته تانيه غير الشاكتر ده انديكيتور واحد بيديكيتور في تنفيذ الخوطه ابتدى تعمل كده عامل كده اهي والقطر بتاعه بيزيد في اخر الاخدود طب اللي دلوقتي بيديكوكاس شيكالز يعني موجود بسنه منتظمه على فيس الى هقدمه كواعد وانديكيتورز اوف فيكال كلوستريشيا فوتيد حلو الكلام ايه بقى ديز اسكوز واي نديه فوكس بشكل عام بروجريسيف كارديتيس لو قرر منها يعمل انترا دومين انفيكشن انترا فيتيك انفيكشن لو وصل منها البكتيريا البكتيك انفيكشن لو وصل بلاستري بكتيريوم لو المهنيق لقى البكت ده قدامه فيش انتو كاد دايركت عايز بقى يروح اي حته يعمل اللي هو عايزه عايز يعمل مونيا هل يعمل بصيبوريتس؟ هل يعمل أكتراكس؟ هل <تصفيق> يعمل بنيتشاكس؟ 60 من أهلاً ليه؟ مش كده ونفكشن أبسلس براحته إذا الأورجنزم ممكن يعمل تنرى بجنك انفكشن في أي مكان كمين إيه أعطل الانتي بأيكس انتي بأيكس وستيبيرتي عند غير زبانياسة عنده انفرنسي قزيستنس ليه الانفرنس والكيندوم نفسه و كنا حطينا في الجنرال سؤال عالي ليه انتو مكتس بالسهد انت ريسك كان الريزستن في السفالس بورد <تصفيق> كانت لي جابا لو معدوش التربت او رسدتو اللي بشارع عليها السفالس بورد في ذا البرد اللي كنتي مكتس بي اعمل انتبوتيك صحيح كبير كدست في, في المعنى وينصح لي ان انا قدي سيلي وول اكتب انتبوتيك مع واحد اراجب للكوسايت بشكل امبانيشن شوكوا تشتر خليص حقنا Кіде? Доді. Нережа... Нережа... Нережа... Бо-рзо миша аждадзе на ниво-рзи... Майдал мезакер... Бо-рзо... Бо-рзо... Бо-рзо... Бо-рзо... Бо-рзо... Я... Бо-рзо... قال لك سؤال خلاص الدرس التوجيهي اروح للجريد اجابات مال جروب اي جروب بي بي ثيوريتيكال سبريتبل طور لا قلنا دي كل الطلبه دي يعني مشال جروب بي يعني اصل احنا بنوع نركز على الدرجيهات اللي بعثيهم بالضم جروب بي يعني اللي فيه الظروف بتاعته البربريت بتاعته تلتهم جروب بي ولو ترحب عرضات اغرار بيعمل جدا يمونسس وعنده كابسول معهولة بالكولي سكراري ما هو البريران سكاكتور وبستريبت اهلاك <تصفيق> هاي هي الكابسول هي البريران سكاكتور بتاعه قضي في لما التالي التاني اوغانيزم يعدي عليها عنده كاريار سكيل ربع الحوامل سيدات الحوامل وخص عشر تمائية منهم يكون <تصفيق> <تصفيق> مجرد ده ما اضطلت الجنة بتاعه ويعتبر الكاريار اللي بقى تجمع بيطول يولادهم أستاذها بين زيادة يبدأ أورغانيسك ده واحد من أهم الأورغانيسك اللي بتعمل ال انفكشن في نيوني البورد وخصوصاً في الشوارين الأولى من العام لما يجعس على diseases caused by this أورغانيسك هلاقي نيونيديد هيبسيس هيقولك إن هذا الأورغانيس ممكن يعمل أرثباكس وصلت بلس تقيم وراح للجيورد راح للبورد عمل انفكشن في البورد ماشي، راح للنغة عمل نيبوني رحل البروز السريم عمل 6 سنة لكن عندما رحل الانجهيز وعمل الهيدرايتس رح نحطلها بتحتها الخط لأول أورجنزم او يعجي عليها بيعمل نيو إيباد نيو إيباد نيو إيجاكس أفكر كما إذا يجبهاها خلصتها أفكر الناس في التنميع فأنا مش همتعهم في كوفاي بس فأنا رابط رجع كوفاي بس أخاننا اللات الستيريون زيزي من داني من اثنين وديه قولاي من ثلاثة وديه سينا من أطبع دول أ وبيعمل سيريس انترشن في الميموري بايص وواحد عند الكاشه مثلا في الفت ممكن يعمل له سيريس انترشن بشكل طبعا الفايشن بتاعه اعمل ايه الارج طالما اني لقى من الجهاز حاجه خطيره هل في حد يستحمل انه الجرير الموجود يقولوا ان الجهاز هو متقع على ده انا لازم اقل احاول بريفنت الحاله دي نعمل سكريننج دورينج بريفنس في اي درايز الاخير طب ليش الاول يا مستر لو كانت برضه في السيو فإذا كنت أعمل السنين في البنهات الحوامل في الفلسطر المستقل الصح والغلط غلط لأنه ممكن أول تطمن عليها أنه ما عنده أشفاء أول ثلاث شهور وإلينا لو كنت أخذ ثلاث شهور فأنت أحببت إياه مش كده خب ندي أنتبوتك أسناء الحمد غلط لأنه أنتبوتك ممكن ما تفسد الجانين وما يدي أنتبوتك إنتبوتك خلاص البيبي اكتمل وهو ناشد أروح مدي أنتبوتك ساعة الملادة إنترى برده أم ت كميات كبيره ليه الكلام ده منين القياس هيوصل بيه كل جرعه واحده المهم انا باخد الكورتيزن القنص البريمي حتى gravida دي اول ما تيجي تولد اول ولاده ليها من ساعه هتبدا الام المضاعفه اللي على الميتول قدامها يوم مش كده فانا لقيت الاخبار طب بمجرد ما بتبدا الولاده اروح اجي عند الدكتور لا هيجي على الدكتور يوصل بيه لي ولو وصل لجرعه مش اتحكم له حاجه لكن لو عليه اهتمام وعنا فيه خطوره على البيبي قدر الكابل بيشترها بس أسعاد هاي فكرة ايه اكلاتي تعالوا وصوف بها الاثنين الالفا هيبوليكي ايو احيان ومضطار الكابلون ايه ومضطار الكابلون ايه ومضطار الكابلون ايه تاني الهاتف الاتورجناس والاكلاتشي دو موليستيديا مونسايفشن وكيه كل ايه الكريمسين اللي ورابعة تشتر عشر سببا ايه اه اه اقضوا بحاجة بس اواني اقضوا اكيد طبعا فيتبقى. فيتبقى. فيتبقى. فيتبقى. فيتبقى. أحسن في كل حاجه يعني الكل بيجيب كل شيء وكل شيء يعني بس دي بس يعني يا شيخ يا احمد تمام هو هو ده فينس فينس فينس الزكارين ما فيش احلى من فينس بحب حب انا لو لو تعرف ان انا احط امتحان اقطع 10000 جنيه تعالوا بقى ده مش مجرد بصوا يا جماعه بير يعني اقدر يبقى ده الفا يمرض استريت كوكر ها معايا شرح معايا كلمه بير يعني اقدر يعني ده على طول يعمل برين وباراشيت يبقى الفا يمرض استريت كوكر لو زرعته عملا دادي دي الفا يمرض حلو اين يعيش نورمال مين الاوركل كده واين كان ممكن اليعيش اماتك اخرى في جسم زي الشارد دي متوقع طبعا ان طول المره عماله بيلعب واحيانا في الديفيجنز لكن تعال نركب عليهم في مركب كده ما هي الاهميه الطبيه دي ممكن قوي بعد افراد الجردنز دول في واحد يعتمد جردنز كنا قلنا اسمه زمان في شنه اسمه سريت اوس ميوتس الميوتس ده واحد من من انواع الزنه مال طول ما هو؟ هو قاعد يلمع في المونوجو رايس ويربطها مع بعض ويعمل تعال اسمه اتحاد البوليسكاريدس ومين بيقولك ازاي تزع احسنك وايه وراجل كريم قوي ويعزمك ايدك يقول له تعال والله اللي بتقعدين لازم والله انت وكريم يعملوا برزنتيشن الجلسه التالتة ومنطلعه على اساس طول الاساس تساوي السنسات يبقى مسؤول عن الدنتل تكير قال واحد ده عن الدنتل تكير الاسنان ده احنا اللي يهمنا مع خلع السنه او مع دنتل جاز او مع انك تعمل المريضة دون سيكتونه لانت فتحت له مدحة توصر بها الاربان سي حرة هذا الروغانيس ضعيف جدا من حيث البرد لا يجب ان الله تكسل ولا عنده كابسول ولا ميلونفير لا يجب ان الحاجة روحيدة تبقى كده جنبه لقد عنده لايكو فيليكس ولي كنا قلناها في الجهة وهو يصير في الدولة البرسالين لا تكفير بلايكو فيليكس انه يستطيع لكن لا نلاقي في الاسبوزنج فاكتور ان يكون الشخص عنده كونديشن هارت ديزيز او ايروماتيك هارت ويمسك بالدرايو كتس في الصمامات هتصغر اللي سلك نفسه يعمل سقط ايول bakteria endocarditis مره جبنا قلنا بكتريال انيس او صرع البكتيريا اندوكاردس ده بتبدا في البروسيس انه عايز ايه دوره الكبد ايه الوساطه باث 3 سيرجيكال اوبريشن خالص ثاني الى اخره صح لابريتس بوزين فاكتور عمر صدقة تبا كيلا انه جراتك بالشكل اينا وانه يماشي او بده يجنو او بده يجنو او بده يجنو وانه ملكه بقى بسؤال سؤال ثم بقسام بردان هصد بردان واحد يقولي ناخد صلاف اعمل في جدا صلايف ايه يا أستاذ اذا كان هو بارس بقود نور الجدور الكاسة يبقى صلايف احاق ليها من كل الناس يبقى اخد بردان لما ما كونش قدك واحد في نصفة من كتر زمالاتكم بيستية و متألفهم وهيولك اخذ بيوكس منها حصل حصل ايو عطار راح تنمارك اروسيح سببيوكس من الجميلة من الجميلة لان ما فيش ريشتريش يعني شبكس اخذ بيوكس من الجميلة انا اخذ بيوكس من الجميلة لك وعليست هنا لما انتبهش ريشتريش ايه اخذ اخذت نفس سمي اذا خدت النفس سمي واصبحت سمي روحيدة متى منتمش لل21 ركز الى هنا من فضلك من فضلك فضل. فضل. يعني من فضلك كل شويه تفاصيل بلاد كالتشر يعني تقول لي ناخد 5 ل10 يا جماعه لما يكون ما عندناش بلاد سيل وهتكلم عن بلاد كالتشر ومضطر اقول بعد العشاء قول لي تفاصيل بلاد كالتشر طب دي مكتوب هنا على بلاد كالتشر تو بي منشن هقول له 5 ل10 من دينا المرض على احنا نقدر نستنتج بلاد كالتشر في الشغل حاجه لما نخش على ال... على جوليم ال... تو ال... عشان كل ما تيجي نبهان تفاهم في نحن الستاذ ويا ليه تقع بنا عزين كل ما تكون كم البراط كارشا كاست عقصين ربكبه جميلتين 5-10 بيتا البراط على 500 بيتا البراط ايه تبين انت درجة 37 وين ساب كارشا على ايه على براطة البراط هعمل ساب كارشا على بيتا البراط البراط حيرو الكلام؟ حي ايه الا عزينيه عليك عن براطة البراط الف فاهم بص كده وقعدكم بيقش برد غرشة ويسقط ويجري أدينوا درجة علي إذا كنت اهضت من الديجنوس هيطلع ألف هيروريتك أورجانيزم هيعليها ضرب كاملة هاو توأيينتك وقت <تصفيق> الأورجانيزم إذا لعك يا جمعة برد أبرا برد أبرا تلعك كوري أين ألف هيروريتك أعرف مني إنها بريدنس أخذ يقول نعمل منها فيلم قال إيه يا فرام بص التقطار فانيش تنشي استرعاله حيار رضعت من الديجنوس كنت فيكتب فرقور ده غير هو هيعتمد على ان بيقولك بقى من 13 اربطه ظاهره يطلع حاجه من وجهه توتشاره من الاخر الولد ده اشتلف يبقى يقوم عامل كده بيعمل جران سين فيل عشان تطلع الجران دوست في القاء ريشين تشينز طب خد بالك بقى بص على ال اف دي كده اللي احنا هنحله دلوقتي دي هتشرب دي وتقسم دي بنحله ها بنحله بالتا على البدا جار اول فيلم من هنا وجهة التمييز يبقى تقول دبيد البروشيط أو دبيد السريميليل من ينين يفكس بالواحد من الاختبارات الهاتية وتروح راسع الجدوة الجدوة تحاكيبت أشياء سباكوية الانتبارات هل راسك إيه أحب الانتبارات؟ الانتبارات فعلاً عايزة منك تكون تكون خادم تكون طالب جديد انا لما اقول لك دي انا اكاونت تقول لي دايجنوستك صايكولوجي فكره ان برادكورس دو مايتيرنس انا فعلا ببتدل مدى عظمه الموضوع مش هيكتب بص كده الطالب الحافظ هيكتب لي السطرين اللي فوق اللي مع الدايجنوستك وحايره واحده ده اللي حافظ مش فاهم اللي باقي بقى يقول لي انا باخد دماغ ثانيه لا دي واحده تقول لا ظروف ما تقول يبقى دايجنوستك وخد قطعه من اللي بيعمل برادكاشر تقول لخصت الزر كانشر بتفهمني ازاي بعد ما توصل للقص على البروتونات تقول لي ناوي شوف ايه ناوي شوف جرين كاليريشن باشر ديوميتس الفا ديوميتس اعمل كل بيطلع جرام بص في الكولوم شيز تجيلي فرنشيف بتاع الجيم وبوكس تبتدي الجدول الاول على الاقل 200 دي شويه من هذه الطرق لاكتر شيز ال 6 ل 1 دكتور هو المايرك ده مش من نفسه الضغط غير أنا أخذ القانون له قبل أن أقرأنا السرعة للجنان يبان فتشى ما نعيش نفسي الدم يرسل من, من جدا لا عميش تاريك تكشل الدم الخاص مين موقفس يا شباب؟ سريد في ديمون سريع الموقف شكراً يا شباب شكراً يا شباب مين موقفس؟ مين موقفس؟ هم مطرش سريع هكي بني مطرش؟ الفهم الاسبوع من الدراسه والثاني اسبوع اللي اتكلمنا الموضوع ده لما بتجعله فيرم كنا ما خدناش عملي صح بالله عليك دلوقتي اروح بالعملي بمصر وانت تسكر البكتوريال كوكسي فكر الفيلم اللي انت شفته معانا بتاعنا انا ببص بلاقي كلام بص كوباك اريجينيرز كابسوليتيديتش شوف غيران بص كابسوليتيديت البوكاي مش شفتوا شفت فيلم العملي تطيرك البيت العاملة هيفكرها في القبلة دي جاي واحد يقول لك انا شبت الكابسود العفلي قولوا براماتي لو حفيت الفخة تعملها ده يكملها في مطورشي بص يا جباب انا شبت الكابسود العفلي يعني شبت الان فكاي حواليه الكابسود الضيئة نفس الفخة فالفخة باختبار اسمه قيلانجر اكشن علينا في البروين عيس في البروين ما نحبت لك شو اكشن في احجات سمعت عليها في نظري حوالي على في فأنا أنتي بودي. أنتي بودي. طب شوف ماشي ده انا بدلك على احاولالك صوره في الباور بوينت فانا جبت الانتي بودي الانتي بودي بيضرب في الكبسوله عضليه الانتي بودي بيلتصق على الكبسوله الانتي بودي هيمسك البوجاريزم ها وينطقه اول ما يشوف المنظر ده الكبسوله بتنفجر والقاي جواها ده اسمه كلينج رياكشن صعب علينا هو اقبلت لو قلت لك قول لي اهميه الكلينج رياكشن اول انا اتكلم عنه هنيجي توذر ذا تست يبقى ثبت في انتي بودي اجينست الكابسول بولس بتاع الكرجيسم عشان يعمل كابسول عشان اشوف الكابسول بتاع الكرجيسم صح هقول الجمله دلوقتي حكمها لما اروح للفيرن السكه ويمكن استخدام هذا الاختبار اني اعرف السيروتايب او الجينس اكتب الجمله دي بالكامل اسم ايدينتيفاي ذا سيروتايب ازاي هتشوف دلوقتي اوكي مجدين يستاذ الوكنيس تستخدم في الكلن الذي أشارك في دائماس مين كوكس؟ في حاجات تانية كاية الوكنيس عيب تليمو في الصور لكن المدرية هذه هي حاجة نحفظه الكلن كتس اسم كابسل سويلين كتس لستنظر الانديمون يأجلس في كابسول وصف الكنيس عشان عمل كابسل سويلين يقول الوكنيس يباند الوكنيس ما أعرف في حاجة تانية هو يسيرو طالب في الوكنيس وانتساج بتاعي انه هو بقصر سريعا بس جديد ثم يعمل يسير ضائف جولة تعالوا للترسل فأحضر الجنس هم ترسل هم يوزر على بلات أضار وفقرت بأني رو بلكن كل العلم فقرت بأني رو ويدي كرين هم أو برشة هيمونيسس أو ما يوعب الآفة هيمونيسس أداهم سردين شلو لان كابسول مين درس كابسول ده قلنا كابسول الكبسول وليه بنستخدم الكبسول بيساعدوا على ايه قالتوا توصلك بان لو جيت الكبسول بقى وزي كده ده قيمها تمام بص الكوره الايه دي تستخدم الكبسول لانها جيل او هبدان في توصيل دي مغلق الى للشريط زيرو ظاهر تستخدم الكبسول في توصيل دي مغلق لأنني سعين سيرو طايف يعني أنا عملي الفوكس اسمها نيمو كوكس سيرو طايف 1 نيمو كوكس سيرو طايف 2 أضر راح تجاله من الفيشة فأنا عايز أعرف السيرو طايف للعنى أعرفه زي أنتي بني بذلك الكبسول يبالا ضربت عصبار البحار أنتي بني بذلك الكبسول هيعملين عينكم الكبسول يبالا يعني الكبسول بموح سطح وعلى حد انا حطيت انتي بودي اجينس ستايل 0 يعني قدر حطيت انتي بودي اجينس ستايل فاداني مصدر يبقى الكبسوله اجينس ستايل 1 فاداني مصدر اثبات كبسوله التاني ستايل 1 فانا حطيت انتي بودي اجينس في كبسوله 1 وما اديهش رياكشن يبقى مش ستايل 1 نحط انتي بودي اجينس ستايل 2 اداني رياكشن يبقى دي موجب ستايل 2 يبقى انا ممكن استخدم الكلام ده مش بس عشان اخد كبسوله واشرب الكبسول وانما عشان اعرف اي اي بوكس في 90 طب هو المريض العادي لما يقول نيومونيا بقى محتاج اعرف السير تايب لا طب الكلام ده بيتعمل فوق ايه ايه فاكر ان الوشه الصادي ايه ان هو التاكسين ديباريشن اذا عارف السير تايب مش هتهتم المريض لكن هتمين انا دايجولوجي عشان احضر تكسين عشان اتتبع سورس اوف انفيكشن عشان اعرف مين اشهر سير تايب في مصر اشير الى اي فله الكلام ده اسمها كده انت بتستخدم الكال ده عشان تو ايدنتيفايينج بوكس كارز ونورماليزيشن ده هو هابن لو سم صار سوري لكن طول ما على الكوكاي كده قاعد الكوكاي كده يبقى الجي هو جميل يا عبد الرحمن يعني بتقول بيشكلت الجي ده في الحتتين دول يعني على الدخول والكسب الصول والكسب هو عامل معادله التكلفه لكن يمكننا على الخطوات الصحيه الجرعه الجرعه وعمل عمليه الالش شغله ايالتي مصحين هو انا اللي قلنا ان باستخدام اي فيس كبسول والين جوكس بعرف الصدر تمام طيب تعب نظام دي بعده بعده البروكتور ان هو ديجيز سكووس والين جوكس كريبين اي نيمو دوكس او ستريت نيموني الاب الموني وبعدين حاجه فأحبب تجل فأقول يا ربي يا ربي ما انت مشاور على ميت الديزيز ببقى. ها بكرين تشاور بصفاعة المينجيس لما بينين شواء بس بصفاعة اللي بيقامل على الويني أو الوطايتس دايت على صفاعة الانسيقس المصايتس نطع عصفاقين كبق كل جينكبات مختبرت وقفرت أقولك اتجابة كان كذا فأقول يا هدف الديفا إيضا جربت بالآل الديزيز كل صفاق إيضا إيضا إيضا إيضا قطر في ثاني عضو جلدي يعدي عليا لوكاليا سيتي ثاني عضو جلدي يعدي عليا عنده كليات ضد موجودين وانا هجلجل شويه وانا لسه من شويه ده عند الهيكل البشري يوجد في الابر الفقره الثالثه او في الجزء الخامس سؤالي بيطلع بنفس الشكل قريب لأنه يقول عن البنت تتواشر بنسبة للبنية أو لأنه كانت تأكل عدنية وفي البنى يبقى عندهم إيه وقفة السر فإنه يبقى السنة لديه إنه يبقى الدروفلية يا جماعة يعني إذا قالت الراشفح ديه ما هو بيخر الدروفلية إذا قالت ده بعض ما هو بيخر الدروفلية إذا قالت الكادرة دي ما بقعتش يتبقوا بإنه إنه جريس مكين صف فإنه ما بتصابش لأنه جريس مزاعي ما حدوش نحين كابسولة فرحان في إذا كنتك عشان نعمل مزيز تنتفوز الفاكسوريه مصطفى الرابعة عشان كده هتلاقي لو بيوصيد مين للبشر لو بيوصيد الشخص اللي شاء الاسمين ده الاسمين ده الامونسك بيشي لناس الاقفال الصغار جدا او الكبار او ايه الاسمين زلتكت عشان اتعادتهم ضعيفة الناس اللي ينصب ريزا بلميروكم برمايسي الناس اللي هتروحيس يعني ادخل بيوضع الامونسك اذا ليه لا بوتيننج فكتورز ديسبوزي فكتورز اي يعني ولا انفيكشن بيكون اضعف المناعه اللوكال او سائل او يدخول كل دي ريكت فكتورز او اكسبوزي فكتورز وصلنا كده ثلاثه زياده في المرض الديزيز ايه بعد الضغط بتاع المختبر الجيني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 دبليو ديجنوزيس جيرانيو فيشن سريعه سريعه عشان نكتشف كده دبليو ديجنوزيس لو كان سلبي بص كده على الجيب قال لي هي يبقى جلوتير يا ربي يبقى كل جدار البشري فيه نقص كتير في سي اس اف مش انا فبيؤدي وصلابك ولهي 10 فوكس ما هو قايز يكون normal fiber او قايز يفلور او فلسيبيوتا محطط عليه لكن انت لو لهي 10 فوكس البرد تبقى حلوه اوي تبقى مطيدة اذا كان استمبل استرغيه داي السيئسات وانت طب و لو دورت على الكابسول الكابسول بالسيئسات بانتبولي ايجاست الكابسول وبالتلالي تبقى حلوه اوي يبقى اكيد يا كان ماشي لوحده يا اما انت كبسوله انت بودي في السيستم ادي لايك بيس اوف ديتكشن ها طب انتوا مش فاهمين هو انا بس راجع ماريو واسد برافو عليك لا انت بودي لو استخدمته كان والجهاز الموجود يبقى انت تدخل الكبسوله هيبقى في السيستم لو استخدمت انت كبسوله انت بودي يتحطوا على لايكس هيقوا في الصدر والكبسوله لايكس ديتكشن ديتكشن يا دكتور حضرتك قلتي ديتكشن إيه سامل أغر دان بلد أفضل أحمل مباشرة على بلد أغراض وإيه جبيتك كاربون دكساية 15 في المائل أما إذا كانت سامل بلد أعمل بلد كرشا تدني 15 مل على 50 مل برس وأعمل ساد كرشا على بلد أغراض صح في الحالتين سواء السامل ما كانتش بلد وغير عطاء على بلد أغراض أو سامل كان بلد وعمل بلد ساد كرشا هتشوف ها أزباني موليكو الجنسي بتروش كده دي التاجر بصت وقال رشت بيز دوله جماعه قريب من بعض ممكن تشوفها وكانها شيء صح يبقى اصبع ايش بمين انت لك اصبع ايش دي ازاي ده اللي لسه واجينه بص التاجر اللي بيقول كده ده بيقول ايه عشان المره اللي ضغطنا منك اجل البرجلاس ليه ليه السؤال ده يعني الطالب يبقى مركز اول ما يحط انت صح ويقول لها زين فرق وثلاث جهه why it is important to differentiate between lymphocytes and T cells although they are similar in morphology they are different in effect that is the effect that has on the rate of the 2 right they are called regression not a rate because they do the same place virulence non pathogenic but because they the same place وهذا واحدة منهم من بسجينيك والتانية بسجينيك يبقى التنور جائزة عليهم في مكان واحد قالوا هو السلوطة من الصديق من فروشكة السملة الإفكت بتاعه معدلات أبداية سملة إلا إن واحدة بسجينيك والتانية من بسجينيك من هنا وجد التدريق فالتدريق يعتمد على ستة فوق الجادور في الجادور العيد والجادور التدريق الواحدة ها الديفرانشيات بين الديم كوكس والفيردنس فريدو كوكاي ستة إيش وستة نور ولو وعدنسه تقتل الايتس بتاعت الهارنر اللي الجدول زي اللي ده لو هتكني 6 اي 6 نو بس مش كده يبقى اول وجرنه ها اوكسجين سنسر تذاكر تلاقي بالميموكس اوكسجين سنسر يعني ايه يعني هتس انفيشن زون حوالين ديسك اوكسجين لكن الفيريدنس ريزيستر بتطلع لحد ديسك الاوكسجين بتاعها بايزوليت لو جلقت نقطه بايل على الليست ريت الفيريدنس ده بساوش في الباير لكن ليه بوكس بيدوب في وجود الباير يبقى سوليبل في وجود الباير يعني لو انت جبت شوربه وحطيت عليها ليه بوكس تبقى الشوربه تترب لو حطيت نقطه باير تبقى الشوربه بقت كريم ليه لان البوكس ها سوليبل في وجود الباير سولت ده اسمه كيس يبقى تبص ان ليه بوكس لو لو دورت على كبسوله عيش زي ما كبسوله وجود البوكس طريقه تشتيت نعم لو دورت على كبسوله عيش بقى الجو يبقى هو ده دي ان اي برو لو جبت دي ان اي برو بتاع دي ان اي بوتس يبقى بص بمعنى بوتس عشان هيك المعادلات لو حلل لوجاريتم في المايكس وده الكلمه اللي عندنا في العقد شكل البوتس كيش ده لاني حنديها باور ولما الباور ما بتاخدش التيش بتاعه وعملت الفل بيقوم يبقى ضغط المايكس والبانك في الليجيتيشو لكن الفيردينس مش باسياليك ديك وهو الطاس ازاي يا تعالى التريد دي وقلنا اصبحت السيستم الكينسيد تقوم ها تديها الزر السيترايزول بشكل او الثيرجيشن في الفارماكولوجي وممكن تستخدمها ككومبارت ادي ماكس نعم لاول اورجانيزم يعدي عليه لو ماكس لما يكون اورجانيزم بتاخده احضر الترشيح بتاعي بسم الله مايه كبسوله حلو اذا كان فيه تزايد من نوع ليه مؤكس احط الترشيحين في كبسوله في نفس الترشيح لا احط النص كومونتايز لقينا ان ال90 في كان من هو القانون 23 حلو قوي على الكبسول بوليسكاريد بتاع النص كومون 23 05 والابوي فيل بوليسكاريد تكسين نعطيهها لعواجيز الاوبن جلوم انفيكشن للشيال التحال للافراد اللي ميكون برومايز صح لا بيعطى للاطفال علف طيب مثلا لا يوعد لا احنا كده بعد كده بقى لما جت التفاصيل لماذا لوقط عدد الفيرسين اللي فيه 23 بنسى التركيب صور الاطفال فعدد 22 بيكون ثابت يعطل مفيش شيء يعطل ها الطفل لا لا يستطيع انضم الى السلسله التين لا يستطيع الاستجابه للبولسا ترايت اللي بنتعامل معاهم على انهم تايمس اندبندنت هي دي الاجابه تقوم تعمل اتش لا ازاي الاحراء في بولسا ترايت البروتين دي اصلا بولسا ترايت بروتين كل شيء تكسين ليه لحلها تحوّل الـ time-'t-pesting-end الـ time-t-dee-ـ За عني قصيرتي دسمنا دمان الـ还 تبسع الـ في له محتrada الـ time-to-dependent من الـ time-t-dee-بين brilliant؟ كل ما ا Hayır الـ time-t-dee-Blaim neither خبرة من خون개� pengarman السبب الـ time-t-date للقايمه الديبندنت اجنت عشان ال دي بيدس عنده بيكون اوريدي ليفل وبساعوا في حل الاذر سيت لكن ال دي لسه مش دما له ده ما تقدرش ال دي تستجيب مباشره للسايماس اندبندنت اجنتس يبقى الحل الاطفال الصغيره تعمل ايه اي سايماس اندبندنت عايز اطعم بيه طفل احوله لقايمه ديبندنت ازاي اربط معاه ريسر ويبقى اسم البرسين ها بوليس <تصفيق> اكريد كوجي <كنت بي>. التكسي <تصفيق> مر الطلب الى اي اكونت يعني ايه بوليس اكريد كوجي بالتكسي في, في راسل مع ذكر امثله والامثله في المنهج هي جوه 3 نقاط هنا في المنجايس وفي الايرورز من ثلاثه وقال لي يعني من المنجايس كان السؤال مركب بين حضرتك بس لما اوصل للمفروض خلاص السؤال المركب في اخر سؤال Ашнар, я думаю, що те, що я сказав, це погода. У мене є погода, у мене є погода, у мене є опір. Мені є пересадка, у мене є погода, у мене є погода, у мене є погода, у мене اما نوصل للمفص هنعرف نحللها ازاي كيف دي تخفض بالوليد ده الشيء التاني على لما نوصل لقطر الشاشه الكبير ده هل في حد اللي انا مصر على الشيء دكتور وبتريك ديتكشن لازم نعمل الثلاثه ولا بنكتفي بواحد بس ابص مع التطبيق بتاع لعنه انت اس محمود بيسال المحشي المهم في فرق ان انا اكون دكتور واقف في معمل بشتغل فيبقى ان انت تكون طالب قاعد هناك بمعنى ان انا لما اقول لك في زي الجلسه انت وانت طالب لا تحضر كل يعني انت بتسمع الاسكول لكن حياتنا العمليه تختلف انا وانا بقى في معمل وعايز اعمل دايركتشن ازاي اعمل ده بقول لك كل الميتودز تلاقي الطالب بيتلخمع عشان حاجه احتياج كده عشان دي انا بقول لك اذاعه اذاعيه دي ما تعيشش تعمل دي تعمل دي فتلاته بيكون عندك دلوقتي البيس تقول لي تلاته لكن انا جمعت مع العماد واحده تلاته بصوا على الارض ده ايه هي عامل كده ااا انا عايز ابدا الفيدباك كده تمام البيس ولا طرب وسط عذرا جميل ارجع للثلاثه ودي صالح نادي على الاشخاص خساره خلاص ماشي ديت هو الشيء اللي هي الجوكي في دوريش الثلاثه دكتور دي تعتبر المصImportant member بتاع العيله دي لماذا تعتبر في التاريخ الجيني ده المصImportant member لهذه العائله عشان بتعمل هي المصImportant organism اللي بيعمل different protections وبيعمل diseases خطيره جدا زي كده زي عارفين دلوقتي بيعمل فرانشايز وبيعمل ديرماكسس وانتركس ممكن يعمل ريماي فيبر والبلر فراكس من هنا جت العمليه الطبيه صح فكل الحاجه قادر على يعمل كل هذه ديزيز عنده مجموعه من الفيتال فاكتوز اللي بتلاقيها في الصفحه كامله فانتوا الناس اللي انا مع بعض على كده طيب بصوا معايا للتسهيل وصل للبيرن التعدد بتاع ال23 acordo دي وصلت بقى الى ثلاث مجموعات بمعنى يعني التكنولوجي عايز دما واحد يعمل فورمايزيشن عشان الفورمايزن المكان اللي بيعمل فيه انكشن اه هستخدم الميكروويف عشان يبقى كاش يعني والديبل ستيشن دما واحد هيستخدم الX البروتين ادي البيريد خالص اهي اتفقنا ان شويه للبيريد بتلاقي بتطرد مكان والكويت اهدي وعليه القدره الدروبيرين فام البروتين هيحصل اخر خطه احطها من بره كل مره اتكلم عليه البروتين ده وصلنا عشان منضيعوش الام البروتين ده ستاف بروتين بيعتبر ذا موسيم اوردر فيرنال <تصفيق> فاكتور يعني ممكن الصفحه دي يجيلك فيها <تصفيق> سؤال ان سيتو ذا موسيم اوردر فيرنال فاكتور استاذنا باشمهندس اس الام بروتين ولا الهيوريك اسيد كرسول ولا الاستريبتو اونايزول ولا مش عارف ايه ولا ايه الام بروتين اذا وصل البروتين فاكتور ما هي وظيفته دي الحت دي واحد بلمرايزيشن او اختشمه وبتن لما البروتين عامل ايه بيعمل سوجرايز البروتين جزيئوس بقى طالع بلمري في التيب البروتيني عامل ايه طلع دي دي مكنه الترسله بتاعت مين بكس الترسل اللي هو الترسل اللي جوه فالام دي بي بيقسم الاستريپ توشين فيا 80 ديفرينسيالز طب ودي مهمه القصه دي اه لان بعد الاستريپ تايبس هيسلموا لليماتوجيت هيعملوا ليمفو فيل والبعض هيكون نيتريتوجينيك هيعملوا جلوميرولوس ها ماشي كده كده الكلام عليه انه الطاحره فائده طب مش الاتاكس مش تبقى تايب اوه فواحد حاجه ثانيه بتصير على الابدات اللي هي الليمفو تايب هيسبب الحته دي هيسبب الـ F-B-Routine أو مهد عمل في الـ Fiber-Naked F-B-Routine وإذا كنت يكون Fiber-Naked وإن يكون في الـ Fiber-Naked يعني تلاج الـ protein الذي يعمل الـ Ester أسلنا في الـ وعيستبدن مشتطاقة باسمها الـ Coin Asset موجودة في أي جرام بصف الـ Coin Asset تتحد مع الـ Fiber يباسمها Li-Boot الـ Coin Asset Fiber لذلك السلطة الأشياء سيسمح للمثالثة فكتب الصور في المنزل في الهصف ألي واحد فمعنين سوف يفكر ان انفيد دائم السلطة ميار الانفيد فعيجي انفيد حياني على قبر أولا في باريورس الجسر اشتامنا على قططهم ثانيا في فاكو سيك سيك سيك هتواجه وتحول كيف تدعمه لذا عايز يعمل الخطة الثانية من الانفيدشن وهي الانفيدشن لابد ان يتسلح فيه سلاحين أو بمجموعاتين للأسلحة لازم نتكلم عن حاجه انت تحتاجوا سيت يكون عنده انزيمز يدخل فيها الدنيا المتخصصه في الدنيا والهضم سلاح الاني في البكتيريا بالنسبه للوريزم البني تحت هذا العنوان قناه الخصم ان واحد نوعين سو الام البروتين طالع من النظريه الام البروتين يشعل الاورجانيزمس الكيت ده زي انت تسالي واحد ها نمره ايه بص بصلا بصلا في خالص خالص بص بقى بص بقى في خيانه وفي حد بيبعت اجلته في سيكس مين فرض من كومبليمنت اسمه سي نمره 5a فلما عرفوا خاينه لما درس يعدل راح نطلع سي باي كي بالتاي بي اس باي يعني لو راسل سي باي كي مش هيبعد يشيل فرض صاحمان طب وبعدين العيب يكون في اشاره ان انا عارفه اعطات اي اشاره تكون في كده تتظبط خوفا من يكون في هو عامل اضطر يعني ده وصول من حاجه كده في فوزي بيقول لي ان ايرونيك قلل كرسول حلول كاس التمر للميروريك كاس بتاع الوسط ويعمل باسط ها يبقى السبب ان الرص ما اتعرضش على درس نشوف كرسوله معونه من الميروريك كاس التشوي لليروريك كاس هو قام تذكره قلنا جش كده قال جيت اتفقد لقى س سبس فاليو مش عارف بيسميه راح مطالع مجموعه انزايم نمبر 1 هيالونايز كده هيالونايز انزيم راح يكسر الاول يكسرها كيميلرن ده الهيدروليك عشان توصل له قسمه في الروس لان نوت ايدين او يعني, تشبه يعني اش بيه الحاشه القرص لكن الهيدروليك بيطلعه وما يتكسرش الهيدروليك اسيد ده طيب امال الهيدروليك بيطلعه بيعمل ايه يتكسر الروس هيدروليك اسيد عشان كده يقدر يعمل استريت اسبريدنج كويس الروس قالت بقى نتائج قبل دول اشباعنا الروس انتبه يستاف وبعد كده مبدلاش الستريت فمبعادش بقى من بتاعه ابتدى الاتنين وبعت فريري تحديت ومات بسال حد في الوسط شويه قوي تحدى طالعه مختلف بسال قالته ايوه يا جريج وتعالى خليني نقول يبدلكوا عليه وعلى اعدائه ويشتغل في خشته لكن الستريت كل اللي لاقيته مش يكسره اول دور يبقى بيطلع حاجه اسمها ايه ده الترايز التريت واللايك ده ده حاجه اسمها تايدين لايك طيب نقول لا يتعين الذيب لا اه الساترونايت بيقدارك يستريتو تاغنيس يعني ايه استريتو تاغنيس يعني اناشر البلازمين واحضر البلازمين بيدوروا الفايبر او بيدوروا الخلنجات كتره ان الساترونايت بيناول اليروليس استريتو تاغنيس اقوى ولا بيستقبل قليزا اقوى استريتو تاغنيس بيتقول كمان بيزات بتنزل ناويه لوغرايس ما هدى بلسي يعني عرف لما هكتبت تقول مثل ايه يا اكتب مهتم بحاجة وعنى ستقصر بحاجة وعنى ستقصر بحاجة وعنى ستقصر الستاذ حابة اول ناتبة الوراية فالفجرازة بتاعها يدد او حبيت او اخر و اتفسح اينبير فكتبت بسجردت للاول غوية الانباشن فده اقصر ولما هكتبت عرفتها الكافي دي فالستاذ ان هذا الفجرازين في علاج الوراية لطف في علاج الوراية لطف كويس في دي دايما اللي موجود في الانفيليتور يشيل بيجعل الجو فيسس طب ما ده يعوق بالتناقض فتقوم السنت برودوس ها دي ان ايز دي اكسيراي بولينيوكليوتيد عشان هل دي دايما يكون كشن بتاع قصين وبعدين وهي ماستريد لايسنس ان عايز تكسرها تقول تطلع اساسه اللايسن ما هو يفتريبتوا على السنة دي بقولك بور بول بور بور بور مين تقسر يعني التقسر يعمل غروب يخرم السنين برين لو بفارع السن السن بشكل عارف نعم والقارب السن بشكل خاص أيوة يبقى إلوه هي اللايسن بتاعنا وده فاتم ما بيعملوا كمبيت المرسة عن رودة بر لأهينا اللايسن بل نوعين نوع اسم أو ونوع اسم اس والضغط ده مقارب الكوستر ماوريين اوكسيد ما بعرف بس ال اسازمايس ال اوكسجين استير ال او الالجي في الاس مش هيتغير ال او استريم هيديكوا ايه هنستخدمه في التشخيص اللي عايزين اس او مانس في طريقه راس ال اوا بيقول ال اس ما بيطلعش حاجه بنكتبه ايه بنرص البنيت في التشخيص صح لو زرعت استريبت على طبق ادون وعملت ايروبيك انكيبيشن وكدت اليوم لعيد هيمونيسس يبقى من هو سرع هيمونيسس في الو ولا الس الاس لذلك تأتي معدامها وكذلك في الو بيه للطبع في الو بيه الو اوكسي لفايل هي احصله في ايه ناكتيفيشن ذا بيه لدي مشاركة لو سرعت بوس مرسمك لو طبق برد اجار سرعت عليه السريت والسريت عمله سلائس هيمونيسس في الو بيه وكذلك في الو بيه يبقى ايه اللي حصل ده؟ ده فيها استخدمت راس ال O ولا ال S؟ S ليه؟ لان افترض ان الفريكه طلعت 2 طلعت O و S ال O اوكسجين لايد بتاخد اولكليفيشن يبقى ال S هو اللي هيكمل وهو اللي هيعمل الهوموليز طيب ايه اللي السبب بتعمل انفيجن؟ اول صدرت بالدرجه بتاعها احتاج وتفتح عزيز إجزو توكسن عشان تحت إجزو توكسن إجزو توكسن اسمه بايروجينيك إجزو توكسن بص كده لو كانت أروا حق من كل كده بايروجينيك إجزو توكسن بايروجينيك إجزو توكسن و طبعا حقا بقى إن كتير تعمل تبات إجزو توكسن إيه؟ ندقو بيه نسي بيجتبه نصوبة أنت يعني برضو يا محمود بيجوعوا سايتوبلازم وداخلوا بيعملوا سيستيك وكسيست يعني ممكن يعملوا دورس شوشي دواء برضو نعم دلوقتي يعني ايه ده البروتيوستينكس يعني بيحضر الجلد انه يعمل مره اسمه ساريد فيبر زي ما نشوف حاجه والديت كده البروتيوليك اكشن البروتياز انزايم بيحلل الكيوجس ويعمل ميكروفايدنج في الشارك زي ما نشوفها تمام لأنها ملاشة في حمدنا لأنها خاصة ما أرسل لها أجد أنها ملاشة في طوال صار هنروحي هنروحي disease integration واحد صوته أبطأ مرض عشرة disease تعمل السلسة الموجين أو السلسة اثنين بعد يقول السلسة الهندة اللي هوي طب هو ده ده يعني اللي هو طب طلعت طب هو ايه بس تخض على عرب ما تخش على يعني الدراسه دي كده بس ما تخضش على يعني انا مش حاطه ده انك تسمع لكن كده فهمناها ووعينا ومركز ان انا هعضها لك وانت تتعرف على الجسم انا هقول لك ايه ده في الصاير العياده اللي في سوق وباصين على الصوره هنا في فوليشن او ريس كان مش في بين واللي ده سبايك اللي كلمت نوت مبصمه وكل على التونسر مش من بريء لكنها مش من بريء ولا سود من بريء في الارض ملازم يا ده سورتو فرنشايز في 3 10 اسات من سورتو او فرنشايز استريت بمجينس وده خلاص خد اناليتيكيا صح صح هيجيلي ان شاء الله فينس انشايز اتصرف ازاي؟ تصرف ازاي؟ طبعا الصغير بعادله المعكوس صح وعالج عيلناها الاخر اعتبره استيري لان هيجي بالعكس مش كده طب وبعدين لو انا قلت لك في الكيس في في ده في البداية خدنا سؤال و لقينا جرام بص الكوكار في ساعيد بسيه و سعيده فيس الباجايت و في حاجه ساعيده ما هي بقى مين بقى الجزء من الهادي اللي انت شارك فيه انا ما قلتلكش قالتلك عشان ما تبقاش غش أنا لما قلت لها جرامبوس 5 بأس رائعة الاثنين اثنين فهي دي الفلسيل لتريدية دي الكلية دي كالكيبس لكن هل أنت تعرفها أكبر واحد فالنجوائس بصورته ثم صورة 16 أمراض بقرر الظلسيل عشان ما أعرف حاجة الكيبس لكن أنا لم أقرر سمع الفلسيل كيبس حتى أبداً هالي واحدة دكتور مرسو لو مجنوب كريس اللي عامل صورته كان بيبوردوس هذا بي الفلس لذا أنا عارف فالنجوائس اللي كانت عمد الض والسخنية اللي كانت عنده لعين ريت سكين ريش اللي اسمها سكارلي فيبر اهو برضو التبصير اللي بتالي تبايمها ليه؟ عشان ما ممكن نجيبلك حالة سكارلي فيبر الناس اللي انا عنده تونس رايك الزوغ ولا فارنجايز ومدارش الزوغ يكلم في نون واي احتضار في دوره واي واي الاخر كان عنده ريت سكين ريش كل روبر ده بولي فكان زوغ ومحمره يعني حبه حمره بدون كرموزي عمّة كرموزية كارلي كيمة عشان توصل لديه جوز كان في انتباع ان إيمان نستريده هوكا انفكشن انفكشن انفكشن يعني لا بتعملش حاجة لوكالايز لا يعني اديني مثال لوكالايز سكين انفكشن العشرة انفكشن ده إله تافيسة تسكينة سغير بوها بس حاجة واحدة وقد تكون أو انفكشن او كوتينيس انفكشن او صفتيشن انفكشن لها اسبرين انفكشن زي الس وزي ادرس ال اللي هو الحمره ياخدوا منك الانولوشن ها طب بعديه بقى الفيزيك ديز لو الاورجانيزم من اي جرح من الافاتو دولت ولا من اي دي من الافاتو وسط لز ايه يبقى عامل بكتيريا او سيستسيا نعم طب ومن هناك ها الانوتات يبقى اذا بينجزوا الفكره لانه طاقه الجوردي مش طاقه في ليه وكويس مع عنده كل الدراسه والذوق مش محتاج بالمسيكه لما يعمل انتوكارداي يعملها شو غير الماده الذائبه لكن غلبان يعني ادي واحد طب النوقسوس بيدوز الى اعضاء الولاده او الى الجهاز يبقى السائل ديفرايتس يسحب لنا لفاس طب والمحله اللي فاس اللي يعمل يوصل راس الديفمع ليه لان يؤثر اعضاء الولاده او عشان يبقى هايبر باسكو طب ولو قصت بردس كريمي بعمل كتيرية أو ستسين طب ولو انهنات اللي راح ينهارت ويعمل إيه بكاردادس طب لو كانت ترومة وإن كانت مايور وحصل ويد انفكشن هل يمتع الستريت؟ تعمل بشاكس ومايو ساكس نعم يعني تلاقي كانت عبادة بسيط ثم حصل الستريت لدرجة المئنة اللي فكرنا أنه لو كانت بياكل لحمة نعم ودي حالة حصل تسماجين او بيكو فايزي هاشيها يقص و الاحظة و... و... مكادوش عمديني الستريت اللي عاملة كده و اول حاوة اتجادة بصورة المكتبينة جيدة اسمها كيلت بحوم الفشل ليش ايتني مباكيني اطلع دقاء كيلت بحوم الفشل و ردها ليه الستريت بحوم الفشل و ردها بس كان عمدها هذا التوكسن ال... البيوشيك التوكسن دي علم اشمعنى ان بروجيكت السورس B هو اللي خلى الجزيئه الماضره انها تعمل انزيمات الفشايز البروتين سي لانه بيشتغل ازا برديس انزايم في سؤال ج بريس طيب ولو ان التوكسين راحت للجزيئه دي مشتغل التفاعلات وراحت طلعت الميتابوليتس يبقى ممكن القصه تنتهي في 3 القصه دي بي سميناها ديكلاست فوكسك شوك سندروم؟ نعم إذاً في استريتو أيضاً تقدر تعمل فوكسك شوك سندروم لأن المجموعة التوكسس في عدنين آر شوهر أنجلس هذا الرسط المسيسي سكوز باستريتو أشياء بطر هاي الاستريتو ما بنزقش لسردو من بريدو التستريتو هوقس يا شباب تنضط للسرد روض بتشغيل بفتيلة وفنسن ترجايلة لكن ما بتعملش خدو من بريدو والكمان كم خمس سنين كانت في يعني ايه عقده يعني ايه اللي خلى الانطباع ده عند بعض الناس ان هتعمل صدوم امبرين ان ده الانطباع بتاع الدايجنستيك بتاع حاجتين بيعملوا صدوم امبرين الالتهاب في الكيسه والفس لكن هي الكلام ده الصدره او الفراغ من غير صدوم امبرين خالص مين يتنوس ريح شويه بس ايه ازاي امانه ضروره تفضلوا تاخدوا اسئله بص كده المجموعة الديزيزة اللي بدأ مساعدة وخد روتس وايه خد بص خد بلد خد اللي يعجبك بقى اتناشي ها شامل يا بقى هعمل داريك داريك داريك سنين ستين في الجرام وعلى الجرام بص بطار هاريش دين تين صح? حلو طبعا المكان يكون فيه كل كاملين شاملون بجراش مكين الابدا في الكابس اشتغل صح جميل طب ممكن اعمل ده كده المستندات دي ما قدمت لي كلمه عظيمه ايه ان انا عاد الكربوهيدرات انش بعد 23 ستاتري جروب ايه طب انا ممكن اجيب انتيبوليا جنس ستروب كده غلبيت او روزي انش اقراها ايه اجي فيجنز تمام جميل تمام كان أحد الثاني يجينا تجري بيش القنوط إنه يسمى الغراتات الغرات يبدل على الغرات الغرات قلت تبقى إن كبيرت فبود تبقى من تبسك 5-10 مم وماني البلد تبقى من 12-12 مم كنت شكل سريع 25 مم فبود على 50 مم إن كبيرت تبقى من سبقات يكون الغرات الغرات ها يا بكري ايه الطريقه اللي بيكيشه بيقول عايز اعرف انت مين ضد مين في البنك الاول عايز اعرف انه السريف ام والله يا بكري السلام عليكم كده بص القا ادينا الحجين كدريت نيجاتيف يبقى اتكلم مع السريف تمام خلاص قاعدين ونزقيه في التوليك الواحد حط الانتي بولي لتو جروب ايه ايه جروب ايه مانسفين هالي اتنين اعملوا اللي تشتناك في العمل انتاك بس الراسين سنسفين باتنين بس ده اللي بميز بستريت بورشين ساعمت ايه بستريت فوق لان هنا دلوقتي ان ينشي انت ستريت وراسة اخر لان بلايك رجل رجل رجل شخصية شخصية واسعة عبدالنحان ساعة دلوقتي مناسب شبت العمالي اللي جايدة شايفين العمالي دائما وصدنا لا يتوقف جمالي اللي عنده دا هجاوب لأسؤالك هانا البوست ثلاث بوك كس او البوست ثلاث بوك كالسيق ولوك يعني الامراض هانا اللي ممكن تحصل بولين تتخطها سينفكش البوست الثلاث بفتحان تليون الزرافة وكتيرا يكون شوته هي ليه او بأخلاف مقراء فقط والتاني بأخلاف مقراء فقط حال موصف اتنين مدارين رأس؟ قد تبقى اقرأوا معكم سريعا؟ نعم بعد النوماليك دينو سترس بوكس انفكشن في اسبوع اثنين ثلاثة اربعة ممكن ليكي اشتكي من من صبيرات الكمبيكيشن حصان المشكلة المشكلة لصبيرات الانفكشن خالص ثم تكوني روشو الانتيجة قدروا ان يولدينو منها يعني ايه هل تنمى الشخص قصي طول ما اكثر الانتيستراكشر بتاع المستضد في الهوست جولد انتيبودز هذه الانتيبودز ممكن تروس ري액ت مع الكاردي مع الساتولين والبروتينات مع المايوسين بتاعنا الاكسينومور بتاع الالفي تقول لما تروس ري액ت الانتيبودز رابط في الالفي عملت انفيلمتوري ري액شن جه الكمل والكمل اللي تشارك وحصل دمج يبقى ده ازر النون فينوومينا صح دايما في صفه لما تجي المد في بري بتبع فرون انفيكشن او استري انفيكشن ولا تتبع سيتس في شكل ال ال ان بروتين اسيميت للسلاله القايله للغين نور الانواع اللي بيجيها المد في بقول عليها روماتو شين استريتس وهي بالتحديد او كامثله النوع اللي هو 1 والنوع اللي هو 5 و1 و5 لان النوع اللي هو 6 كمان في 3 يعني نعلم بلا 18 بلا 10 بلا 5 ريوماتو جينك ستريز واحد وخمسة بلا 6 بلا 3 بلا 18 أول مرة الشخص يجال له الماتك في الحدي و تيجي تقولي الناس لا الـ 1000% من البولتونيشن هو اللي صادق للغرض اللي تحهم عليه أنجل تشئه لستريت خوكا الأنجل تبقى صورة شنقولك لستريت خوكاي الأنجل سأعيك بتمسك في الكاردياكيشن ثم تعمل الكمبنسيشن للأجل ينتكون لده أنتبوك أهل كان لكن هي في النهاية أنتبوك راح يمسك في الكارد يكتشو نتيجة السليلاتي نتيجة الكمبنسيشن تبهم إنه حصل دامج أول دامج وقت سطر وعد على خير علم بصوجي في العالم مكو ولما أول دامج عد على خير حصل بصوجي حصل كومبنسيشن يعني أول تبقى يلعب ويكري وما بينهبش وما بينهبش وما بينهبش الحمد لله ومصر تبقى كل ده إيوه تجيله عرضة إن الأنتبودي تلتر وتروح تعمل مزيد من الدمج فأنا عايز أمنع من دينه الانتهاب الجيوة الصحي فهعايشه على أنتبوك كيهو بروكراكسي يعني صحي إيوه ده واجه جميل ولأ أعطان شخاصه شخاصه الثالي عبد الرحمن عبد الرحمن الأصال الموضوع تعرفك لو أفقالك كبزات كل موضوع هاتفك بسؤال دي الثالي أشخص الثالي هروح ادور على البرليس بص يا محمد في السيسي الاول هروح ادور على البرليس ما لقيتش طول ده في تحت يبقى انا من اهوت ممكن الاقي شو جنس جاي تقول الاهل اللي متخطفين ومش عارفين ان اللي جاي انهم دكه انتخابات دور لان دول سألوا ايه حتى النقص يعني ملقيتش هيستور هنا هروح ادور على البرليس ريس في توكايز قد يكون هيستوري او اهالي وعي كنت يقولك انا اشبه اللايموجي المشي بس هعتمد على الانتيبودز هعتمد على ال169 او انتيبودي او حتى الanti DNAse ثاني دي اهو او الanti RBC او الanti streptokinase اروح ادور على الانتيبودي يكون ابدرس للشخص ده جاله باسم ستريبتوكوكاي طب عليكم اي حاجه يدول جيل ستريبتوكوك انفيكشن لازم, لازم الاقي انتيبودي لو لقيت ده ده معناه ان جاله روماتيك فيفر لا لازم الاقي جونز كرياتين الاستاذ جونز ده اعمل ايه الاستاذ جونز حاطط لي 5 ميليغرام لازم الاقي 2 نمره هات 3 مايكروغرام ده خلاص احتاجنا ايهما لو لقيت واحده فيش هات الاقي 2 مايكروغرام دي الاجابه التجوز ده مهم ايه ده مهم جدا ازاي شخص المكتف او ازاي شخص هوست الكروكلش مش كده بالتفاصيل 3 19 على كده اللي هو بريزنت ستاتيك انفكشن بيقول لي ده بين الذني او غيره ايش دي كلشر توتش ويب وري ممكن يجي ان تقدر ان الحصه موجوده صح او هاضر على الاكس او قال ممكن احتاج سؤال تاني لوحده خالص قول لي سيجنيفيكانس اوف اي اس او ليه ال اس او لادست ريدو لايس او انتيبودي بنظر على هذا الانتيبودي باستخدام لاكتس بحط عليه ادست ريدو لايس اوتكسيد يعني ده لاكتس اجلجريشن تست ترسمات في كولوم 1 انه لاكتس اجلجريشن بيشخص بيه حاله البوست فوكال انفيكشن بيستخدمه ك evidence of presence of فوكال ديزيز معظم الناس عشان يصيبوا بستريد كوكاس كتير في حياتهم ببقى عندهو التتر حد 200 فالتتر أبتو 200 جونيك اسكولسيدات نورمال لكن الناس بيعتبرهم عندهو فعلا بسيطة كوكا انفرشة كتير التتر بيكون موزن 200 جونيكس وقد يوصل إلى 500 جونيكس ده اللي لكي يخبره كده في المتاح كان عادة يسأل؟ نعم هل نأخذ تسامل ولا يسامل؟ لا تسامل واحدة مش حتاج رازم عشان إذا ما عملنا أسجليني في الناس فأينا بحادة مجدد اسمو سيدة نرمت فأنا بأخذ تسامل واحدة زي لأن ممكن التفلي كيلك متأخذ كل قصة حصلت بعض 4 عاسبية فممكن ما تقعش رازم إيه تسامل؟ أغسل مع إحنا تضايوشة سأقول التتر نحسبه بطريقة مهنين يقول واحد على مهنين لأنه يوشا يوني إذا أخذ المقام وحط جنبه 200 يوني يعني واحد على مهنين معناها مهنين يوني فالتعبير هذا هو دالي صحيح التتر قطوا واحد على مهنين اسكو سيدا عن النوني أو التتر قطوا مهنين يوني اسكو سيدا عن النوني واجس هاتي بدأة لأي السور هنا نعم ممكن أدبع على أنت جيين إيز أو أنت هايو لايبيز وديت الـ ATP 1 على ثاينيز اسسيدر او ممكن ادور على فيشايل ده قال تيستريت تو كاينيز ان اي اسد لحد 1 على ثاينيز او قال تي هيدروليزه لحد 1 على 128 اسسيدر حيلاقي برضه عن البوليميريز ريدنج وماذا البوليميريز برضه تكري ديلي في ترانز بسرعه الاربعه طولين حاجه الاثنين يا توت انفيكشن يا سين انديكشن اللاي اللي راضي عنده مش الروماتيك اكيد الاقي عنده دولوبرن فراكس صورت ان اتووت الجولز كراتينال الميجر جولز كراتينال خمسه هم مين كاردياكس آه... مايجريتين بوليا فراكس صاروا في ده السديولز قيمه ايجلاس اخر ايه والمايور اللي بينت دي اس ار او البي وايد برث الجوع او بص سي اكد بروتين اي من الثلاثه دول في اس 1 مع فيبر مع مريبياس إسر لكفر باديكي يلاقي اثنين ميجور تراتيليا يواحدة ميجور في اثنين ميجور في الأكيوت درومير من الترايكس التابع يجيه برضو في ودين واحد اربعة سبيع بس هنا مثل ما بتنقاش قضوا الميون بتبقى الميجور في هايبر سنسي الميون كوميكس دي بوزيشن في الانتبوزي في التكواني ده ده ده خوكا الأنجيس اتحلت مع السنس بوكا الأنجيس وهي المستردد راح تحصلنا هذي البوزيشن في كيلومير رايت وعملت بقى كمويل اللي كاناس مقدمش وقايف لليه هايبر سيستير دي عشان الكلام السريع ده خذ ده يجنوز هنا بقى ما وضواش على الهيب السيستير وضواش على الهيب السيستير وضواش على الهيب السيستير ده يجنوز عبقودة هين الكليني كاسر الدفل بشتفل الحاجة رينا وبنحل اليولان ونلاقي فيه الموزين المتواز بمعنى أرد بسيستير لا على طول بدور على يا ترى ده بقى الفورول سكين انفيكشن ولا لا نروح ندور على الاند بي ان اس او الاند ال مايتيز او الاند سكريبت لايز ده لكن الاند سكريبت لايز ده مش بيبص في جميع الاحوال وخصوصا اللي فيه فورول سكين انفيكشن فمش هستعمله او لو استعملته يبقى نهايته دوت انا ليه قلت لك في ثلاث درجات كبار دي عشان اصبعيد عنهم في هذا الجنب فانا وجدتهم بتاع اعمية انه هو قارن بيد البروماتي في فيبر و البروماتي فيبر دي اوتو اليوم تروس الى اكشن ان تكونوا يمسك البروماتيه الموثيه الموثيه لكن دي طيب دي هاي مرسوكسكين تكون قبل ستين بوزيشن انت حسب اي عمر ده ينوش وانا بين 4 سنين و 30 سنة لكن دي افتر من اطفال دي بروماتيجين تترين سو اقوله شوية تمثلة دي دي البروتوكول السكري دي دايما بتكون الاسترادري انفيكشن فقط لكن دي ممكن تدخل الاسترادري او السكين انفيكشن دي معظمها بيدير 100 دي الكلام عن الجين كومبلكسز لونج ات الرساله العصب ودي مش محتاجه دي ممكن يحصل تيرجي دامج دي الكومليكيشنز ممكن تصل الى كده تمام بالناسبه ا دي ال يبقى كذب الانتي بي الهيز او الانتي هالو رديس لكن اي اس او بيبقى جدول الجدول ده بيبنيه على الثلاث درجات اللي احنا شرحناهم او كل حاجه جاست ااا بريت تو بريكس شوف لما انا رحت للفيرز الاول ورحت للستات المن ورحت للكاباس اللي كانوا زمان ستات لقيناهم كلهم اصبحوا جزء من السيستم لكن مازال للستات باي شيء مع أنه أقوى فاردة غيلة ما زال بلسلم سلسل وأنا في تقديري شخصي أن دي إحدى نعم ربنا علينا يعني لما ربنا كان يبتلي أطفال برمات فيمر بلأنه شفت بقى لسلط في الجلال وفي القضاء أن مثال استرقت باشين سلسل بلسل. إيه الفيمر التي تكع في هذه النعمة أنه أنت بك في الوحيد التي تدرنا نعمل منه بلونج أكتين و بلسلم فلو ما كانش بلسلم ده مبور قلت عشان تتعايش التبقى على الديمو بوبلاكسس كنت هتديله مثلا جرعة من الاندي بوكتك تنظر مع مرات في اليوم ساعة طب ما انت ممكن يوم تنسى ما انت ممكن ان تتكامل تتقنش ممكن ان تتكامل من فترة الاندي بوكتس حتى انت التبقى ده تعمله بوبلاكسس ازاي حقنا في الشهر وعلا الله الله الله ودي نسائب اخلاص نوعه كلها او شهر تجيب زيادة تحونا يبنعموا مع درهم إلا بقى لو بركنا بقى فردو خاصه ان يكون هايبرنس ليه قليله جدا بالنسبه سيستم الارض واكل مسام يعني لان التفاعل ضده هايبرنس التفاعل سيطرته يعني بص بقى ايه بص بقى ايه هو يعني بتحطيه لو بتنزل على الكلاود زياده على الكلاود عندك حق ولا نجحت ها هو ده المشكله عدم وجود عندنا الفيشر بتاع التعديل او بتاع التعديل جوه الكلاود اذا بدات تضربه بشيء قدامك اهي دي نفس التكنولوجيا على مستوى ده نفس بوصه الفوكال ديزي بصوا ده بصوا انتوا مره جدا السؤال ده انا هسأل حتى هو اللي هيعمله نفس ده اللي ده ونحدد دي عشان يبقى ده ولا ده شكل الماديه ده يلا يا اولاد ادشوا دي ادشوا كده بضحك عليكم انا تعبان معانا يا مستاذ دعاء هتقولي لنا ايه نقول دعاء اسبح تاريخ ايديكشن ها كالتفاشن ها ايديكشن وراعا وراعا وراعا فشلسل بها كيفا او الروس في الوكال بيزيز يقول بجونس جونس او الموليفايد جونس تريد كيف إذن ادور علي افنان وقريز في الوكال افكشن وكيفش مثلا مش خازم يكون بسرع يكون بسرع يكون بسرع لو أمكن ناشي لكن يكون بالهسوي أو سير روشكين عشان كيلو فقطرت بيت بصين وقولك إيه واعتنس السير روشكين فاسوي لحما التالي بقيت بقيت بقيت مقصد بقيت بقيت اسو، بقيت مخميها للغصف، لتقيت بقيت بقيت بقيت بقيت بقيت اسم ريتا طيب، لغاية غصف، أترت فقطت نيموني انفكشن عملنا مع بعض وكي واعتنس الجدوة، يختارين ساعتها لترترت نيموني انفريدنس genos of static quick and garage exposed by redundant spirits of q اوعى تنسى الطريقه اللي عملناها ليها بلاس نسي قوز باستردت باروشينز في الاسترادة في الاسترادة الجالاكتيا نيموني في الفردنس في كتيرو كوبا سيكال كمبيل أشياء الترماتي في باردنس ثلاثة نيموني في الفردنس ثلاثة مواليس تلاثة روليك عمناه مكوية دي بلسل لنستردت كوباس باروشينز في العلاجة في الهيكي انصاري الزاكوستيكس كده شوفوا كده لا عمرش اتغيرش طب موضوع عكس الاستابيل الاستابيل كان بيتقارن انت فاكر ايه كان عندها كده ليه يبقى العكس الهيموغلوبين بيتنقل بسرعه جوه الكاباسيت اكس اي عشان تتنقل في الجسم ايه حاجه مقاوم لازم ندخل ليه دي جرين كان قلب هيموليسيس يعني بيرسايد دي كونجلستشن والهيموليسيس حوالي 20 شايف الموضوع ده Vai відповідь, significance of не підшивається. У avу Pon mniej наспільниці,restrial воїх badin. пішов абсолютно слухи Коли взагалі俺 daar чоловіактері itu? Ф ambitious помовляється. Ти що Я grillikинna�顆у всі Hearing and я дайну до мені салати. То на самомitetі цени Niss Oxford говори про Це بضار في على انتي بودي ضد الاستريبتو كوكاس او بوزيتيف سيلوتوكسين بضار في الانكيرنس اوف بوزيتيف كوكال ديزيز واستخدمت في تشخيص الروماتيك فيبر وتكرر اقل من 200 كونسيدر نورمال وتكرر سيجنيفيكانت اللي هو يبقى اعلى من 200 واكثر من 100 فقلت الكلام ده بس الكلام ده من ادي دي انيس ادي استريبتو كوليت او ايت هيموراجيك بس الكلام ده كله الدست السؤال الاخير ده اللي هيمرر في الامتحان قال لك بالنسبه للتوتس سبيشيز ها مينشنز ذس فوكس سبيشيز ود كوز ديزيز اوبريتاينجس مينز ايه ده عايزين طب مين هي السيبس ديجريز طب السؤال الاخير سبيشيز بس اللي عايز اللي هي برودوس الاكسلوس الايه اللي هو اللي طلع بالبروجيكتوس النيمونيا نيمونيا وده <سخ> في نيوني وبعض التطوير البرنامج هيحاول نعمل نيوني ممكن كده مع اليونيتس اكسس في ست اجابات يبقى كان برضو مفيش مشكله الصفحه دي تبقى كده انتجر دايكس فيز ال ام اس كيو الصفحه دي فيها الاجابات في يعني مش محتاجين نعملها كلها مع بعض بس ده نموذج بص كده ااا ده organismo كلي ده اللي كان مثلا السؤال 19 اللي معايا بقى مثلا ده بيقول ايه تركيز اسطى معنى كيس يعني يا لو انت بتحل الاكس بتعملها كده فاول سؤال بالنسبه لك هو ده التكس التكس ايه in the abdomen and discharging from the hospital. He returned to the hospital 48 hours later with spiral discharge and non-healing inflamed wound samples with digging stained by gram steel and culture, both gram steel and culture needed gram gustic hooker. The bacteria are Step in the meters, well a strip in the moon, well the pen strip will call, well a step police or the micro who called. Step olives the guess and so they can make the the following are different factors of strength by genes Well ironic acid have sold, but if I remote access for the five minutes. And I'm gonna give her a spectral gym of all two agents. Okay. So I think my she acute prominent price is an By genes we remember right the kilo bots that came or the streptococcus or the strep pneumoni or the streptococcus galactiae or the streptococcus mutans biogens مثلا قلت لك بورن تست كان and virulence streptolytics to six and the room of the viral growth inhibition part of the sheet n'am an streptococcus oxidase لا هو ده اللي جاب لي الاثنين مع بعض هو ده اللي هو حتستخدم ال h3 ثاني فين بالظبط بين اختيارات يعني solid state in bay كلاود ديسك غير ال storage مثل السؤال الاخير استردني مونيكا في ستيتس بره قادر اقلل registry to q r على السلايد خالص ماشي مساله حلوه جدا السؤال ده كده للزين مون كطيه ستيتس بره قادر اقلل اللي هم غير باي اي بس بايرغرافس تي تي جرام بص الكوكاي طيب الكوس كاركترستكس الاظرف هي الستروف بيدو اخر المولس بايرتاك لا لا مش بقولك بتقدر في الكلب بص تاني بايلنس اي تو جروب الانيت والكرتون اسكيد جروب اييه والايت او ال من 2 ألف هاموليتين لأجانب الإجابة من مصر جلال والطاين سوريجيني ديستر لو سكرنا في البركيز ومصيرها على الـ M-C-C-U هكذا للمتقصة وإن شاء الله تلاتي <تصفيق> بأسهاره بإذن لكم حيث تسريع كده نسيريا شكرا فينا على اليومين أن خلص فيها حادثين مين أمه نسيريا تريعا أحسار عشاء نسمح ليه جاولتك يالس روكسو روكسو روكسو دي الاهميه السرعه السرعه النسبيه للموتورج والموتورج النسبي جرام نيجاتيف وكاي مريش جيرز كينشيت ما يدنا جماعه الشغل الجينرال فيتشرز اوف اللي عايز تشوفنا حريبة من النار يا سنة او انا مجرد الـ أبعث هنا الفيتشورت من السيريا المورفورشي جراميه بوكاي كيدنيشيد الواحد ايروبيك الاثنين بوكسيس بوصريب الاثلاثة الشوكا ترمينتيشن هو العينة بايدينفايز سبيشيز يعني دولينج سيو يعني انا دايما حتى اقول لك حتى لو مش ورقه وانت بتذاكر قلب انت لانج سيو قلت لك قول من الجنرال فيتشرز اوف ذا نكست ايج حط الصفات الصح ولا حط حتى تقلب اسكربت جرامر كوست يدله قائمه قلب دي لحد مشكله خد بالك خد بالك ده على الشمالين <تصفيق> بتعدي عليك دبلو خضار ويد شيخ وهتعدي عليك وشايف جراف الاول وتعدي عليك بوست ممكن الاول احطك بكلمه واحده اوكي ااا يونت كومنت كتير لان في تو المهمنت بوزيجينك ممبرز هما مين؟ ال نظريه قلنا يشير الى انش تو بالنسبه للنظريه بتعمل ايه بتعمل مرى الجنورية والدينيش بيديز تعمل في المجاكس ومانين يجوك فوكسيين صحيح تعاني سكينيسية الجنورية عرفتها ممكن أن نخلصها في قصة مالفورشي قولنات جرام نجد، ديكو بوب فايكين نشي كالشر وكل رفع حضيره خلاص حال دال لوعة لا يا سيب واضي دال لوعة عايز نشوكها مرادة، يبقى نزولوا على الشوكتة أغادة الشوكتة من مكسرة يعني من الفايت دار وردي بالشوكتة وعليها أنت بيت وكم نفس ال 10% ده هو ده الشرط ان القطر ده لو عايز يكبر يوميا يبقى اليوم ده تصغير ها واحد بيوعى على مهلاه تدي يوم ل 3 عشان تكبر بس ما تجيبش على ال 0 كده ابدا على ال اس تي لازم تكبر 7 3 ادي خطوات الذول طب ايه بقى الفيرنس فاكتورز بتاعه الميسيريا كلوريه عندها البيلوي في قلب الشمال تخيل بتوصل حاله لما اوصل للكلوريه عندها بالـ i إلى هات عشان تكالبش يبقى أوريز موصف حادتاش مني بعدين تحسل مادتاش مني كده مش قوي يبعدها أوضى من الـ 14 تخلي الـ مور طيب وتفعيلها على الـ عندها أوضى من الـ 14 عشان لو تبالعك بوافة وزيتك ست تريزيت لانت بصير كده ودى سواء جيه بريسن ومتبقى أميها عمولك حاضرة ثم عندها اي جي دوتيز يكسر السكريت الاي شيمو وبعد كده الكلام يكتب بس اللي بقى عندها اندوتوكسين مع ان بي في اللايكو والايجو سكران تيجينا في القصه درسنا بدل ما نقعد نحكي القصه هنا تعال نروح يعني الصفحه ونشوف ديزيز فور كويس يا حسين انت بتتصيت نبدا نحكي القصه برضو بص بص بقى يبقى قصه الدنا نفسها بس بعد ما نشوف اول ديزيس اول ديزيس اسمه غنوليت يعني سلاسل العضم انرجشن ترانس ميد ديزيس ويبقى 3 يا اما ال100 يا اما ال200 والميل بيبدا في اليورتر ويعمل اليورتركس والبروتج اشتغل الدنج انتريشن او الاسيوريا مع اليورترال تشارج برلج عباره عن الطريق بينزل بس برانديشن حلو يتحايل بفرنسلين بشفة من أكتور بشفة تماماً لكن ما تعالكش الانفكشن هتكسند في ستيري حيوضي البروسيس يعمل بروسيطائيس يوصل البرادر حتى يوصل البرادر حتى يوصل البرادر ملاحظة بكوروريس دي هيهيل باي فاي بروسيس زي دي بروس ديه طب وفي الكنين يبدأ فين السيريكس ماشي في اليوريد رائبوس في البطل وكين في الريبطل ما تشمالها الا مين؟ مزعل انا الغدار المعلم ليه القدر في ليه ما يجيبهاش البنوريه ابو غدار عشان الاي اس اي وبتنص الجمله بقى عشان ديستراتيفاي سري بسيديه كان اسيتس يبقى القصه اللي كانت بتاعت الفره الساكتور في قصه البنوريه مكتوبه كده في فوتو دي نيسه بس قال لي مطرح كيف اجيب ايز البنوريه او جريس او بيت او بروجكت ومستخدمتش ترائيس والليهود بسهولة وكان ممكن قاضي عليه تماماً من الدنيا كلها ليه الجنورية مسالك مرغولة في النفوس كنا ليه مسالك فينسيس تلتو بيسبرت ها فور فور ها فور شيرشي لفاق ها فور سمتماتيك <تصفيق> تجحس <تكحس> <تكحس> عن المرأة المرأة هي السبب 50% من الانفكشن اللي عبر الغرب الغالي في الفينيز دينها سمتماتي وهنا تكملوش كنا لما منيحسش بيه أعراض مش حب عاجب تحت قطة إيه؟ كانها مضد العجوة ده إيه عشان تحكي حتى إحنا دقيما بنصح لما المالي يجيبه بسكشن في أسمية الديزيز البرتنر تجيبه تقني تعجبه سيمر تاني ستبنه بسيمر تاني ستبنه بسيمر عكس صحيح برتنر آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آ� الاعراض عن الامير الامير معندوش دستشارج قالوا لها دستشارج بس ايه ده لكن الفيميلز بيبعدوك السيروشكا للدستشارج فراب موجود ان فيه سيرتوب لان ايه مش تستوعبا ان ده سيرتوب يعني فيه سايد فيه دستشارج ايه مش فاكرية السيروشكا دي مشكلة فاكاينه سيرتوماتيك بالنسبة وهي دي بلطه ممكن اخدها بمعنى كاريرد اذا يعني قلت انها هكذا تدد وهمتك ماشي نعطيها كالكافة يعني مش دوره كانت لمريض اخر ف اصل انا عايز اقول كده الثابته واللي بيحصل في النص هنا بيقول في الباص جينيسيسه تعالى ايه المشكله دي في رصيد البيرنس لو لوظتين دول لو من فيورين فيوريتو يبقى غيري انتقل من مين لمين اول عكس ويبقى الاورجانيزم اهو الكوكاي بتاع الجروب الكاي بتاع المشتق من ريستر مثل مين اللي بكيه لاي بيه فين بريبا ده أول وأهم فيرلنس فاكتور حسيت إن الاتتاكشمنت مش هتبقى قائد راح بمسر أكتب إيه بالأوضع لين برين تبونتي جميل والبوست بقى انتجرة البوست هلأ كده مجرس بسوبرفشة للجالة تعالى منقش عليه سيكريتولي آي جي إيه السيكريتولي آي جي إيه لو بسك في مجرس ها هي عندنا انو الغونايس قولك الغونايس قال كده السكريتوري اي جي انا راح بيطلع اي جي اوس لي سينزايد لو قدر كسر اي جي اي بيساعد البروتياز على ان الغونايس يمكان قولك الغونايس وبعد ما خلص القصه دي كان كده استخدم 3 من 5 جزيئات الساكتور ستورو حصل له ها اندوسيتوس استخب جوه خليه التيفيرس قاعد اللي جواه كسر نفسه بقى في الصدق و وبسبب الكوزا راح التابوسيت اكسيل جالها بتلعوا راح ننقل نبر البروتين على النص الثاني من وسطها يبقى هو مشكيل التابوسيت شويه كده ويهرمه اه لكي في شويه تبلع تبلعه جوه في البصق ادي التابوسيت اكسيل بتلعوها بعد ما بتلعها جوه في البصق تفتح عليها اللايزو عشان تعمل ذات ودايزو هو organelles اللي على السطح والله يبقى فيه فج تصيب نفسه ليه راح ماسك في الريبوسوم بيقول ان افضل من ال membrane البوري بتاع علق بقى ليه الجول اوكاري بيبرسست ال اللي درسها كان انسايز للريبوسوم بتاعه يا باشا كده زي كبير ده ايه ده منها تمنع فاج والنايزوم فورميشن بتمنع الديوج بين الريبوسوم والنايزوم بتضطل نين بتعلي نين بتعلي الحوضة من من البوليين ماشي؟ ثم بعد كده لو كنت نسمه الاسبريت اللي هيري من الفاكسيتيك سينز لو كنت نسمه الاسبريت هيعمل اعراض تشتر منه توكسيك شوط التوكسيك ما يستيشده ليه عشان عنده الدماء يستكتل من الماساسة اللي هو الموني فايد التوكسيك اللي هو بيشغل بيقولك بيرايح كم ده يشيل 100 بلس 300 لايك و100 بلس 300 ادي قصه طبيعه المره دي بنتقل سيكشن عادي لانه فراشه يعني فراشه تعالى طب تقول ما تعملش فوازن ولا بحث كده غلط اخر اسمه برضو فوازن اه ده يعني كلاس فالشاهد الجيز ممكن يعمل فوازن عشان الفوازن مش زي زي البلو في السلسله اللي هي تبقى دي اليرتيكال بتاعها ولانر او الشيتس اللي داخلين طب لو بيبي بقى بيتولد الام عندها جونيوريا يا بص دي لازم اليرتيكانات او انفكتد مادر يبقى بده بيسمع رايه ويجيله ها كوجيكتور اسميه للبروجكت كولبوك للبروجكت ترجمه يعني سموه ايه والثانيه يوريدور ده في الورقه دي اسمها ايه الثانيه يعني روف يوريدور يعني تعديل للريبورط ده شيء معدود في الورقه بيكتبها وبيتعمل عشان مش عارفه والثانيه يوريدور اللي هي الجوربوكل بروجيكت بايس بصوا بقى هل ممكن الوجانيزم يضمر والمستريك يعمل بينك في ديتري ديزيز نعم وهل ممكن يضمر اكتر ويعمل مرحله للسيجنيت برووكا انفيكشن نعمين ايه قصدك ان احنا نقول ان ده يورد مرض بطرايز لا في مين ازاي والاناتومي بتاع السيجنيت ريست سيستم يشرح في الاساس الوجانيزم ممكن يصعب من السيلف استايلترس الى داخل المدرس ومنه على سبيل المثال نشوف انه يعمل اندوكراتس او ساجيتش لو لاحظت جينو بايبروس يعمل ستريكس لو بايبروس بيستعمل يعني على الجاست ستيينوزس لاني شائع في التوبيك درينج يعني ايه شائع مالستير ممكن يعاني من الاستينوز في البري مايز اوبر بس هما قاعدين على خشعه من الاستينوزس في كيسه امبلنتيشن بره اليوتراس بسبب التوبيك درينج طب ولو ده يكمل في وسط الهيدروجيل تيوب وخلص الاوبري ونعمل تشو اوفينيا نفسه ولو صار على البريتريخ يعمل فيلج بريتوتايت ولو انتشر بيعمل بروكسيد طب قاعدين دي السيمينيه للوكا انفيكشن يعني البيروكسيدا دي اللي احنا لسه مخلصين اخر كلمه هو في البريجراد الماده اللي كان اثر في الفينيس وهي حاده لو ديرنج بريميس عشان بيدرس يبقى هايلي فاست يقصد الإجراض السريم ومن هناك لوح للجوينت تعمل على الرايتس لوح للأرض تعمل على الرايتس ونحن الرحمة وعكس طب ويهه وممكن للأصدر كمان يفتر ممكن يتفتر ممكن, ممكن يعمل حق اسمها دي آي سي اسم هيدا انتر فاسدر كو أجلشن ان الدزيز سخوة سباي ناشتير يا بلندر هون دا يجب هون دا يجبت؟ هون دا يجبت؟ حضر يا عامر أحمد أنا هأثر الدايجنوزيس عيموني أكدود ميل جولورية وإن أضرتيس يعني إيه بيلة جولورية كورونيك ميل كورونيك باكس بلد مديركس بكرة فتبقى بيستيمينات بلدك إنترمات للدزيز كل يدود في كافة والأكدود ميل جولوريات كافة كيفة وشان رس أكدود ميل جولورية فأكدود دارت الشاش أفر الفيلم وشوف المنظر يشتناك عامل من اللي هو دي موضوع جديد نسميه الباس بلاك بوسس المادة البيولوجيه كده فخطوها ادراك والاستنتاج اللي بنقول ايه بيان نيل تبروكاي ادراك واكسسس هل ده حديث فيلم كافي سرفشن كوز يجنوز وحياه ربنا الفيلم ده كافي يعني حضرتك شايف دا لما تيجي القضيه التاخير واقع عامه في العمليه هيقول لك انت كنا قلنا ان اصله فشل ووقف وهو من الاصل فانت بقى لو انت كلمت عن اصل والله يا قلت لك دايجنس اتشوت بيكون ايه وانت وقتها تقول لي الصفحه دي دايجنس شوت والله ده من اصل دي لجوش دايجنس اتشوت تاخد وريه لما اقول له سمير اوصف لي شوت ايه اقول له كده حلو قوي مصطفى الشده تقول دايجنس وبرر خطه وشوف اجابه السؤال الاخر الى رحله لله على الفاضل هو ما فيش شرط ان يشرف كورديماس او فشل كورديماس في الاجابه المطلوبه اما بس والله عايزه اكمل اما اذا كانت كرونيك ولا ايقينين والحاجه الثانيه مش هفوت مين يعني مش هفوت مين الحاجه الثانيه يعني لو كنت انت طالبك انت عندي اي حاجه ثانيه يعني اللي قلت لك اللي انا جاوبتها لك دي اكمل كلامك يعني يعني جمسك عصير ماشر ماشر ماشر ماشر ماشر ماشر ريكم العبواتات دي. دي انت راكت قلت بقى بيه أفضل ميسك بورداري في تكشن هدوعة أجهز عد الناسية بأنتيبوات مياشر هدوعة ديه ميسك عد الناسية ببروفي دون حاجة ما بنهمش للميت ناكويت ميت بسكنة انت بي حاجة أخرى ودينا ناكويت ميت هكامل طب سؤال الكلام ده ينطفو دايجروسي في الميت طب ليه مش تطفوشك بورداريجرو انت مين ممكن يكون عندها فيو نظر وصورة جهاز واضغطوا بالترورة واضغطوا بالترورة السؤال جيه فيه ماشي طبعا عادي اكمل بعد الدرجة كيفش انا اعمل بيه فالترورة ايه يتم بالأخر ده من الرجل ايه ده رحصة رحصة رحصة رحص ايه ده ده سيلاقي انو في جنب الستم من رجل ايه من رجل ايه تحتاج جروب اكسية فلو كانت ايه اذر كيس مصحوبة جروب اكسية او ديسيرين احتاج برد؟ انه برد مش غرق اي اذر ايه سمبل اذر دان برد؟ حزر عمو شبه حزر عمو شبه انت لوح جمع الابراد او بلي فايت دان مارتن وقالت من درسات خاصة العشرة فلية لليوم الأتنسير ونرى تابعة بلدين لموت اليوم يرتهت اياه بحل اما اذا كانت برد سمبل احتاج جروب اكسينية او اعمل راس 12 في 2 بوصه سريعه 5/16 متر ضغط على الخشره عشان ليه الزبطه عشان بعد كده واحده ده انا ده ده اشتغلتها بالقطر بالمره لقيت بقى بتاعه 5/16 متر ضغط على 50% من قطر الرص 1.37 و 1/16 انش اسود والكونه اللي ضروا طول منتني ومليس ليه منتني يعني الاول عايز اعرف المايسير اعرف المايسير ازاي الكوتش جراندي اللي بيجيب النقطه دي كانت ديش وخد سيريز بصوا دايما احنا بننسي صح وعلى اننا نسيب الجنري بقى ازاي في بن الاول وراها في بنته القوس قولي كويس او بعدي اقول لك انت السلك بتاعتنا او يبقى انت يبقى عرفت داله السلك الجدليه شكل ايه تيجي علينا السلك الجدلي كامل سلسله من سلسله ده يقول معايا اورجانيزم اصرح في سته في المثال احمد ربنا على نعمه في ستريت باي دي دي مبسوطه دي فيس لازم يكون فيها حكم هل لله كل نور كل نار ورضا ولزمه اللي بتكلم عليه ستريت باي دي مش مسج تايب مش اه ده في لزمه دي بيسيد وكمان الفطر سيتر طب اللي فيها نيودرز حلل من عيت الجينومز والحاجات دي جميل تثبت مع الدراج اللي هتديلك اعلاج الجنريه والنبي بيبقى يديك دوز طبعا مش طب ليه تقول الجنريه اللي سيستم بتاعه تاجل رجع على نفس الهي طبيعي طبعا يعني هو ده ده اصله بيجيله سيتر بروسيدي دي سيستم بلاي ايش يعني يعني ممكن ياخد نفسد انفيكشن وفي الغالب بياخد نبي مع نبي لان ديما مصدر الجنوريه يبقى مرتبط معاهم كريميه الانفكشن فلما تيجي تفتكر سايكلي مش شغال الجنوريه يعني او الكونكرنس لكريميه الانفكشن تجيل الجنوريه مره ممكن تجيله ثاني ولا لا اه تجيله ثاني عادي يعني ايه انفكشن الجنوريه لا يحمي ضد الريكرنت انفكشن ايه فيشن سوبر انفكشن يعني لو ماليش خالص مش جاي اسال يعني ايه فيشن يعني دائما السوبر ميشن الفيشه لا تضرب سترونج ديو تضرب في المرضعي ولا تضرب يبقى فيشن سترونج ديو ادي معنى السوبر ميشن ادي واحد سترونج ديو لا تكلمنا اتنين حتى لو كان في انتي بودي سيكريتوري اي جي وقع يتم انتاجه فالاورجزم يتصارع الاي جي اي روتيز لا ينت عن الانتجيز يغير من الانتجيز لا يُعرض بالانتجيز ايه قبل الشبه من العدل تقول يا اهتب هورك هورك ينفع نمشي كده ويه يبدأ نسكيز مع شديد ناك تقص ايه ينفع تقص ايه ينفع تقص بس يدينا حولك يوم ايه اي او بشبهه الخلاف بص سريع او بشبهه الخلاف ان يصير نيشتيجس الفورم مفرش في, في الجيش زي بعض صح طب درجه نصف السيت بص يا جماعه بص كده فينا واحد ان نيشتيجس ان نيشتيجس دلوه برضو بس اتفاجئ وحيد عن الفورم نعمل ايه لو اجبروه على الضغط اهو يبقى لسه نيشتيجس ماشي؟ إيه نعم بلدين كراشة وكسيس بوصلة وفرمنتو بووز زي بطاها الصغراء لكن بفرمنتو ملتو صغيرة ماشي؟ تطبيرنا سيناك نحجين ستراشة جوة ديناك ستراشة نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفس الخمسة تخذنا بفكتورس في واحد جولة موجودين عند المنجو نعم ويسيت عليه الكابسول أيوة بس لما الكابسول تغطي الأورجاسم حده منع التين البرانس فكتورس الخامس كاليفاته انه مش ثلاثة عددنا على الاوضى المنبرين بوتي والاوضى المنبرين بوين بس فتا كل ما يتبع عندها كان البرانس فكتور الخمسة ذا الواحد ستاو ستاو ستاو ستين ستاو اربعة ايه مين هون؟ الخمسة التي تعلقونه مشتوب منه الأوضر من البورتيس والأوضر من البوري يقول هذا الكلار هاي اللي بس كتير والاش دي بورتيس هاي الاثنين كل مايك ببوري زكري طب انا قلت كل مايك ببوري زكري مايلي بوحص الكبرة الهاتف الطايم ببوري ببوري ببوري ماشي والله في يوم الكابسول وهنا يعقد الكابسول إزا نصف important factor ليه أنه فتسد فعلي الورجنزم التورسكين فاوساتو وهي هتستخدم في تقسيم الـ H2O إلى H2 و O2 و W و Y و X حلوه جميل لحظه بس يعني البرنامج عشان اعرف في عند الاخر عندي اكتر من متغير بورتي ولا لا والله العظيم عندي والله ما قلتش كتير نسبه الكمال انت طول وقت التعليق طب انا مش مصدق حقيقي بص كده بص على الـ H ده هقدر نكتبها يو بي كسل يوجد اوضع بنمبر البروتين ويوجد ضعي بولي ساكراك الكابسول حد قسم المنشي وفرق الى بروس يوجد اوضع بنمبر البروتين ويضعي بولي ساكراك ويوجد ضعي بروب الى ساكراك ثالثة اهم خاصة بروس اسمه A وB وC ودجمه وضعي بروب 1 يبقى خاصة بالنوم الاهم اوضع فينا مكتبه ورابع أقول جريس لي عجي علينا عنده كاريروس كيف من 5 إلى 30% من الناس من نورة موسيقى أربعين فكاريروس عن كاريروس إبنس وفارس طب حين الله يبقى الكاريروس عن طب الباري بروبلي يعني كتبه بصه باية بروبلي طب حين اعتبر الخطي عاملان في الدرس مداولاني في مصر نعم ماذا؟ يعتبر الخط ده انيزو برينجر للكوزه بيقول لي ايه قصدي لسه هيحصل ازاي لو غريص هنتاق باي جروب هينتج انيزو برينجر للكوزه بالفيلد بتاعه او بالبلازما صحيح ايوه الكوزه هتطلع دي فيدري ايج اي الوجريزم هيطلعش اي جي بي بروتينات هيضم الاي جي حاجه اتنين هيدخل دولي في ديه للناس طريقه جونج وكوت هيلو بكيبه هو وعن يلاقي نفسه الأحصاب من الكوز هيجيب ليه هيجيبه مين هالبساد يكسبه هيجيبه ليها رب منها في الكابسول وهو قدامه هيعمل تقيله دي السينيزة بوره هو كاليمتش هلروح يترسل في أي حيثة؟ نعم بشيء؟ ممكن مهارده يعمل بكتر دايس جايز بس هو يحب مين؟ بيه حب منين جيس؟ مش كده؟ طب لو لوح منين جيس ويعمل منين جايس تبقى إيه الأعراض؟ سكير هكذا ميرن الوفيشن ستفنس نيك ستفنس بعضانات الجاية طب وبعدين فيبر المكتام بيديك المراشي كرياش ويبطل البوميتين سواء بس ابن مانشي انا حسيني بداية دروس اني ما نعبره مرة كاية بس بصة سواء مين افتر ناس عوضة البلنجايتس؟ انا ماشي بقى اعنش مين افتر ناس عوضة البلنجايتس؟ اللي اقال المثالتين تلاتة ليه Which is like also correct them so they have individual stuff. So that needs to pick the fee. And then I tell them that the code is component.